بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ودم ا ل ك ر ه لاولي ل ا ل ب ا ب و أ د ع ه من البدائل العجب العجاب وجعله حاليا ب ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة وكمال الشرعه وفص الخطاب وصانه من شين اللحن وطرو ي المحو ومن كل ما ي ش ت ر ب ونصبه آ ي ت ه ا ل ب ا ق ي ة على ا م س د ا د ا ل أ ح ق ا م ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب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 كتابا وديوانا و أ ق ا م صرحه الشريف سامقا بنيانا وتعاده حتى استوى على سوقه وسعدت ا الدنيا ب أ ن و ا ر شروقه فجزاه الله عنا خير الجزاء اللهم صل عليه صلاتك التي صليت عليه وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه و ج ع ل ن ا يا مولانا من خير المسلمين ص ل ل ي ن و ا م عليه ب ر ح م ة ك يا ارحم ا ل ر ا ح م وبعد فقد انتهينا بحمد الله وفضله إ ل ى المحور الثاني من محاور موحي ا ل علوم القران ومعاقد فروعه وهو محور ا ل ت ر س ي ل ومع علمين من أ ع ل ا م الكتاب علم الفرقان علم ا ل ق ر آ ن وعلم الكتاب بعد أ ن ودعنا النظر إ ل ى حين في عالمين من عالمي الكتاب يرتبطان بالمحور السابق محور التنزيل وهو ت س م ي ة ا ل ق ر آ ن تنزيلا وفرقانا وفرعنا لكم تيسيرا في الابتداء المطالع إ ن الشيده تشعب تصعب يقولون ك ت و ر ة ا ل ش ع ب ض ل الباحش فضموا النشر هذه من المناهج ا ل م ق ر ب ة ضموا نشر الفروع و ا ل أ ف ن ا ن وهذا مما ينبغي أ ن ينهجه الواحد من أ ج ل ه تقريب ا ل م ا د ة التي تكون على هذا النحو ا ت ش ا ع فجعلنا فروع هذا المحور الذي سميناه بمحور ت ر ت ي ل أ ر ب ع ة فروع فرعنا ع ل ه الفرع ا ل أ و ل نظم المتلو ي ل أ ن نظم المتلو من معاني الترتيل وسننبهكم على ما سبق ا ا ل ل ه بخصوصه وتاني الفروع جمع ا ل ق ر آ ن صوتيا وكتابيا اي في الصدر وفي السطر وفي وفي وفي وفي وفي وفي ثم ثالثا قراؤه وقراءاته بدءا من ا ل ص ح ا ب ة وانتهاءا ب ف ت ر ت ي التدوين واستقرار القراءات على ما هي عليه باسانيدها ونظمها النصي المؤكدي ل أ ص و ل الاسناد والفرع الرابع هو علم ا ل أ د ا ء ب أ ص و ل ه وفرشه المشترك منها والخاص من جويد العام إ ل ى جويد الروايات كلنا على حد وفي ا ل ح ق ي ق ة الناضي ا ل هذه الفروع ي ت أ ك د جزم انه أ لا يستطيع لا هو و ل س يوصي ولا غير ه أ ن يعز بتفاصيلها لا في مثل هذه ا ل م د ة التي تسمى م د ة ا ل د و ر ة ولا في مده هي أ ط و ل إ ل لم نقل م د ة عمره وهو يبحث وينظر وسبق ن ا لماذا ل أ ن ه ا من معين البركه ا ل أ ص ل ي وهذا ذكر مبارك أ ن ز ل ن ا ه كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك ليدبرو ت اياته آ فنعته بوصف ا ل ب ر ك ة لي الخير الذي لا ينتهي متى ما غرفت عهدك ما كان أ و ل ا النماء المطرد والعطاء المتزايد و د ل ك على المفتاح ليتدبروا مبارك ليدبروا ت يعني لا يمكن أ ن تجيئك ا ل ب ر ك ة من غير أن ت و ص ل حقق الوصل و ي ب د أ الوصل أ ي ض ا بمجرد ا ل ت ل ا و ة ولكن الله يريدنا يريد لنا ب ر ك ة أ ر ق فيدلك على ا ل أ ر ق مد يديك إ ل ى مفتاح التدبر وسيجي هنا ان شاء الله محور خاص ب م س أ ل ة ا ل ت أ و ي ل و اذا ل ت الفروع أ ر ب ع ة عن هذا المعقد أو المحور المسمى بمحور الترتيب وقد ضمت لكم هذه الفروق العاده وسمحوا ا لنا ان ننظموا على عجل فمن كان له خبره بصناعه الشاري وتفاعله وضروبه أ وعلله وزحفه فليقوم ما امكان من ذلك أنه ا ل ى عجل قد يكون حمار الشاري المسمى رجزا فيه عرج وخذ علومه تنزلين قظهر وخذ علومه نسبق هنا ع ل و م التنزيلية و خ د علوم تنزيلين معناها ضمنا هي الفروع وخذ ا د علوم أ فروع ترتيلين قد ظهرت ق د ظهرت أ د ا ؤ ه ونظم مثل وانثبت ونظم متلو ا ن ت ب ق ر ا ه ق ر ا ء ت ه قراؤه قراءته ثم الاخير أ خ ي ر ر ق ء ه قراءته ا ثم ل أ جموعه لأنه جمع أكثر من جمع جموعه جمع جمع في الصدر والسطر ا ل أ ث ي ر السطر ا ل أ ث ي ر الافضل وهو سطر ا ل ص ح ا ب ة في المصاحف ا ل م ش ر ف ة سطر الأثير جموعه في الصدر والسطر ا ل أ ث ي ر إ ذ ن هذه الفروع لها أ ف ن ا ن و ا ل أ ف ن ا ن قد ت ذهبوا بنا إ ل ى ما لا يمكن أ ن ي ح ص ل ولكن نحصرها بقدر ا سطراتنا فالفنان ا ل أ و ل المتفرع عن نظم عن المتلو فرع نظم المتلوك قلنا ل م من معاني النظم المتلو بأن الترسيل رتل اي ت ل و ا ل ك ت ا ب ة على نسق معين مخصوص ب ا ل ت ج ر فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ان تنزل اليه القران مفرقا نجوما ف إ ن ه امر بقراءته لا على ا ل ت نظم ج ي م لا على ن التنجيم لا على نظم ي ن آ خ ر م وليس ن نظم ا ت ر ل فقط من معاني ا ل ت ر س ي ل اجاده ا ل أ د ا ء م ت و ي ن م ت و ي ا ل ت س مشتوى الترصيل أ و ل ل سيجي هنا في هنا ا مبحث في, في ا ل بمعنى نظم المتفرقه ل و ي أي نظم م ت على نحو خاص أ ذ ن للنبي صلى الله عليه وسلم وبتوقيف من الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم ت خ ذ ك ت ب ة يكتبون ا ل ق ر آ ن بين يديه من بعد أ ن ضمن الحفظ وقال لهم لا تكتبوا شيئا عني غير ا ل ق ر آ ن ومن كتب عني غير ا ل ق ر آ ن فليمحوه ولم يدل لهم ب ا ل ك ت ا ب ة ك ت ا ب ة السنن إ ل ى بعد أ ن استقر الحفظ اطمان النبي صلى الله عليه وسلم ل ى انه لا خ ط و ر ة على أ ن تختلط ا ل س ن ة بالكتاب كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب ليما و ي ق و ل لهم ضعوا هذه ا ل آ ي ة التي تكتب ب إ ز ا ل ه تلك ا ل آ ي ة ومن أ ش ر ح ا ل أ د ل ه على ذلك ما صح في حادث ة كثيره أحادث السنان الله أمرني وهي في منتصف الحجب الحجب وقال ه ي في الذي منتصف ن الحجب ر ح ج ب و ق النبي الله لا تستخذوا إله وقال إله صلى الله عليه وسلم لعمر وساله ق عن الكلاله تكفيك ا ي ة الصيف في آ خ ر النساء في ا ل معلن و ض بانها نزلت نجما بعيدا عن النجوم م ت ق د م ه عليهم يستفدونها و تعيين النبي صلى الله عليه وسلم موضع ختم آ ي ت ي ا ل ب ق ر ة وعصر ال إم عمران هذه ا ل ن وعصر المتواجدة وعسر الكهف من ق ر ا عصر الايات العصر ا ل أ و ل ى هكذا في س و ر ة الكهف عصم ة من الدجال في صحيح مسلم إذن تعيين ا ل آ ي ة وموضعها ونظمها كما ونظما كان بتوقيف من الوحي إ ذ ن ا ل ق ر آ ن نزل فرقانا ولم يضل فرقانا بل كان مع الفرقان يترتب على نحو الترتيل والله تبارك وتعالى أ ش ا ر إ ل ى تنزيله وترتيله هذين الصورتين فرقان و ر و أ ن ه م كلاهما إ ل ه ي تنزيله فرقانا ونضمه في ا ل م ك ل و على النحو ا ل آ خ ر كلاهما إ ل ه ي قال تعالى و ق ر آ ن ا فرقناه لتقراه على الناس على مكت نقطه وردناه ترتيلا لا يمكن ان نتصور مجرد الترتيل واحسن لاتم وردناه بالترتيل و ع د ه عليه المحررون و م ق ل ة جدا نبهوا ا ل ا م س أ ل ة الترتيب الذي كان ن ب ي صلى ا ع ل ي م ي ت ع ا د ه في كل ا ل ح ض ة أ ي ن وضعتما يتكلم ومضى معنا ضمن هذا الفرع حديث عن أ س م ا ء ا ل ق ر آ ن في جملته ومجموعاته وجمله وقلنا ب أ ن ه خصه ب أ س م ا ء وذكرنا لكم بعضها أ س م ا ء أ ع ل ا م ل ل ق ر آ ن تحمل من الدلالات التي تعكس مضامينه وتجلياته ما يكفي أ ن تجعلها أ ص د ق ا ل أ ع ل ا م و أ و ف ق ه ا وليس عنها من بديل ل ا ن انتقلنا إ ل ى الصور وهي أ س م ا ء المجموعات ا ل ق ر آ ن في جملته اسمه ق ر آ ن وفرقان وتنزيل وكتاب و ب ر ا ن وتبيان وبنك هذه الوجه و كلها ولماذا كانت أ ع ل ا م ا ص ا د ق ة على ا ل ق ر آ ن صدقا أ س ب ق من صدق مثلا ا ل أ و ص ا ف ا ل خ ا ص ة ا ل أ خ ر ى ك أ ح س ن الحديث و م ؤ ه د ا وروحا、ومهدلا. ف ا ل ع ا ل م ي ة و ا ل د ل ا ل ة على ت ع ي ن المسمى بلا ق ر ي ن ة وبلا ح ا ج ة إ ل ى و ص ل ة أ او صيله أكثر, اكثر من غيرها ص و ر ا ل ق ر آ ن ي ة أ ي ض ا تعددت سماها كما تعدد اسماء ا ل ق ر ا وقلنالكم بان تعدد المسمى بنعت الفضل يدل على شرفه تعدد ا ل س و م ه ذ الفضل جمع ل لا أكثر من تعدد السومة السومة أ أسماء أكثر س وسومة م من جمع ا ا ء تعدد للمسمى شرف له نجد أ ن ص و ر القرانيه ي نفسها تعدت له السمى ا و وذلك إ م ا ت ن و ي ا بخصائصها أ و بجانب من فضلها لا تشتركوا ي ش معها غير وفيها أ و بما ت ت م ي ز به عن سواها حتى لا تشتبه على حتى يكون كل م ج م و ع ة من م ج م و ع ة ا ل ق ر آ ن متعين و التمييز يكون بالمطلع و يكون باللفظ الغريب الذي لم يرد في غيرها ت م ي ي ز و هذا سيجيءنا امثلها ان شاء الله تبارك وتعالى فمثلا ن أ خ ذ ص و ر ة الفاتحه و ا ل م و ض و ع في أ و ل المصحف نجد ان اول اسمائه المشهوره ة بها ب ام ل ك ت ا ب أ الكتاب افتتحوا ل ه ر هو ا ح ة ا ف ت بها رسما ونظما لا تجد م ص ح ف من مصاحف المسلمه يفتتح ب ف ا ت ح ة الكتاب و المجمع ص ا الأولى ح ف ل م عليها وضعها في صدرها الحمد صوره إلا المفصل لكن الأول لتنبيا على قشار مع وضعت في ا ل ا الخاص ا س م وأن ف ت ح ة الكتاب بها يفتتح ر س م ه ونظمه وهي أ م ا ل ق ر آ ن اسم ثاني إ ش ا ر ة إ ل ى محلها وضعا ل أ ن ا ل أ م سابقه على الفرع من ولد وغيره ووجهكم للقران انها أ تنطوي على علومه وحكمه وموضوعاته الكبرى فلو نظرت إلى فتحة إلى الكتاب وإلى الكتاب كله تحت عنوان أم القرآن لأن أم الشيء نظرت عنوان أصله أم أم وما شيء أ ص ل ه فقط وفي, وفي تسميتها ب ا ل أ م لمح إ ل ى أ ن ه ينبغي أ ن ترد يرد متشعبه إ ل ى أ ص و ل ه ا علوم ا ل ق ر آ ن مباحثه موضوعاته الكبرى لا تخرج عن ث ل ا ث ة كلها في ا ل ف ا ت ح علم التوحيد وعلم التذكير والرقاق وعلم ا ل أ ح ك ا م و ت ل ش ر ي ع ا ل ش ر ا ئ ع وفي ا ل ف ا ت ح ة لم ي كن صريح الى هذه ا ل ث ل ا ث ة فتلاتها ث ا ل أ و ل ى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين كل هذه تعريف بالله بصفاته الجوامع لكمالاته ا ل ك خ ر ى ربا و ر ح م ن ا ل ر ح ي م و م ل ك في يوم الجسد كل سائر ا ل أ ش م ا ء و ا ل أ ف ع ا ل إ ل ه ترجع الى هذه ا ل ث ل ا ث ة فهي تعرف بالله و ا ل ق ر آ ن في مقصده ا ل أ و ل م ض ع ت الكوره ينحو منح التعريف بمنزل الكتاب وخالق هذا ا ل إ ن س ا ن ومكلفه ووضع ا ل ن م و ذ ج ا ل أ ر ق ا من خلقه بين يده ومستخلفه فيما و د ع ا به بين يده ثانيا ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ب ا د ي ة التي تصل بينه وبين الله ط ر ي ق ا ل م ص ل اليه ت ع ر ي ف بالطريق ا ل م ص ل الى الله اياك نعبد ا ل ع ب ا د ة تحتاج إ ل ى احكام وتفصيلات و ج و د ة في اياك ل ق ر آ ن و نستعين تنبيه على السر في قبول ا ل ع ب ا د ة و له كانت خ ا ل ص ة وهو صدق ا ل إ خ ل ا ص وهو سر ا ل إ خ ل ا ص وعلم ا قال ل ل ذ ي وعلم الرقاق يخرجه من ف ا ت ح ة الكتاب من باب من باب توحيد ا ل ا س ت ع ا ن ة ل أ ن ا ل ن ه ا ي ة في علم الرقاق انتصر إلى ان ت ص ر إ ل ى أ ن المشتعان هو الله و أ ن ه لا ينظر إ ل ى غيره و أ ن الجميع أ ص ف ا ر في باب الاعتبار باب الرقاق باب التزكيه إ ل ى أ ن يمنحك الله الرقم من المدخلا ل ص ح ي ح ل ن تعطي ر س ك انت الرقم الذي تريد والموضوع الثالث موضوع ا ل أ ن ب ا ء و ا ل أ خ ب ا ر والتذكير بآيات الأنبياء الأخبار سبقت الأنبياء المستقيم الذين عليه ويدخلوا فيهم والحديث التي الله ومتلاته الصراط صراط وصالح الأمم والحديث عن الأخبار التي سبقت. قصص الأنبياء كلها نعمت تدخلون إن عن قصص غير المغضوب عليهم والضالين نوعين من الزيغ يخالفان الصراط السويه في خصائصه و ن و ع ه و ا ل ق ر آ ن و عالج هذا الفساد المسمى ضلالا يحدى ع ن والمسمى ن ا ل ل ا و غضبا من الغضب ضلال, ضلال مركز اي ل مركز أ ضلال بقصد بعد ا ل م ع ر ف ة زيغ في ا ل إ ر ا د ة وزيغ في ا ل إ د ر ا ك فساد ا ل إ د ر ا ك ضلال وفساد ا ل إ ر ا د ة موجب من موجبات ا ل خ ط أ بل هو الموجب ا ل أ ش د م وكم ج ب الأحلام و عالج ا ل ق ر آ ن من الانحرافات ل أ ن م ا تعرف ا ل أ ش ي ا ء ب ا ض د ا ض ه ا وتتميز موضوعات ا ل ق ر آ ن لا تعدم أ ن تجد في ف ا ت ح ة الكتاب أ ص ل ا تردها اليه ف ي ه ا إ ذ ن أ م ا ل ق ر آ ن ولذلك ك ا ن جديرا ب أ ن تسمى سبع المثاني و أ ن يمتن على النبي ب إ ن ز ا ل ه عليه و ت خ ص م ه ولقد اتيناك احنا لا, لا نرى لن نستطيع فتحها ولقد اتيناك متى سينتظر ن ق ط ت ظ ر كنوز قيصر أ و كنوز قارون أ و أ ل و ا ن ا من ا ل ص ل ص و ا ل م ك ا ن ة والوجهات أ و آ ت ي ن ا ك سبع من المثانه والقرآن العظيمة قال ق ا آ ل العلمي ه ذ ه ا ل ق ر آ ن العظيم و ن نعت للسبع المتاني وليس المعنى به اتيناك مع السبع القران آ ن ل الذي ع ي أوتيته فهي م ق تخصص بعظمة على ما زائدة زوأه ولذلك قالوا القانون شاء ت ف ا ت في الفضل الكرسي مش أحكام آية ا ا و ل ح يتفاوتون ي ا ت في م ض و ع يعني بالفضل أنت تفاوت في أ ع ظ م صور الكتاب ف ا ت ح ت ه و أ ع ظ م آ ي ه آ ي ة الكرسي في س و ر ة السنام ولقد آ ت ي ن ا ك غنا ي ليس وراءه غ ي ن ا فلا تمدن عينيك معجبا بما أ ع ط ي ه سواك آ ت ي ن ا ك إ ذ ا ربنا جل وعلا يعلم ا ل غ ي ن الذي فيه في اجعاله وتسميتها بالسبع المتاني ل م س ا ل ت ي اما انها من ت ن ا أ و من تثنيه وهذا عندكم أ ن ا أ ر ي د منكم أ ن ت ق ر أ و ا المختصر أ و ا ل أ ص ل أ ن ا أ د ف ع ك م فقط انا لست بقادر على ان اتابع كل شيء وتكررها يدل على مزيد فرضياتها في أ ق ص ر ص ل ا ة عددا وكم من صبح فيها ف ا ت ف ي ا ل ولا تغني ا ل أ و ل ى عن ا ل ث ا ن ي ة وما كان ص ل ا ة بغير حمد وقد سبق ه في نظم سيدنا حصار في قوله ما كان للخمس قبل الحمد من أ ث ر ي لم تقل كانت كانت فتحة الكتاب الصلاة فتحة مع ولذلك قال ذهب من ذهب إ ل ى ا ف ت ح ة كنت من أ و ا ئ ل ما نسل ز ل ل وحين عندنا ا في ت ر تعجب المدتر يعني بعد الابن خامسة اقرأ مجزمل والحمد العالة حالي نون زيد فهي وهي قريب مدتر خامسة صورة كورت نذكر بعض أ و هي من ا ل ت ن ا ء ل أ ن كلها ت ن ا ء باحد الاعتبارات و إ ن كان الذي قراناه على بعض ا ل م ش ي خ ي ن ا ان ثلاثه ا ل أ و ل ى ت ن ا ء ووسطها ولاء و خ ت م ة ه ا دعاء ت ن ا ء ب ا ل ث ل ا ث ة على الله وولاء له ب ا ل ع ب ا د ة و ا ل ا س ت ع ا ن ة ودعاء توجه له بلزوم صراط ا ل ا س ت ق ا م ة وسطا بين طريقي السيخ ولكن وجه كونها ت ن ا ء ن ن كل ت ا ء ن كليا أو ب ك ل ه ان بجملتها أ حتى مقصد الولاء في ج م ل ة الوسط و س ط ة ا ل ع ق د و س ط ة العقد اياك ن م د و ياكلشتاين ل أ ن ه لو أ ر د ت أ ن تنحو بها غير نحو الالتفات المعروف في في ا ل ب ل ا غ ة غير نحو الالتفات ومقصود لمعاني ا ل ب د ي ع ة ع ا ل ي ة ف إ ن ك تنظم على هذا النحو في الفهم لا في النظم المتنزل الحمد لله رب العالمين ر ح م ن الرحيم ملك يوم الدين المعبود المستعان الهادي إ ل ى الصراط المستقيم ف إ ذ ا يخرج ان هذه كلها اوصاف له وهو فاعلها وهو مستحقها فترجع له ب س ي م ة ي ن م ا فتصبح ت ن ا ء او قل الولاء هو ت ن ا ء منك بالفعل والحمد ت ن ا ء منك بالقول والحال ل أ ن ه لا يقبل قول في باب الحمد إ ل ا بالصدق وهذا الفرق بين الحمد والمدح المدح ت ن ا ء ولكنه قد يكون بغير صدق لا يلزمه الصدق لكن إ ذ ا كان مع صدق واخراج ي ق و ا في حمده حمد ونقول مدح قد يكون امدح لاستدرار ما عندك وما لا يؤمن ا ح ت ى بما يقول اقتناع الى ما هو م د ه ب الشعراء في المديح إ ل ا من لم استجد وقسم الدعاء هو أ ي ض ا ت ن ا ء على الله حين تقول إ ي ه ديني تقول ضمنا لا هديه إ ل ا أ ن ت وحين تقول ج ن ابن ص ر ا ت ك ذ ا م ع ن ا لا و ا ق ي ة إ ل ا أ ن ت فهذا استعاذه وتحصن واحتماء وفيهم عن ا ل ت ن ا ء على الله بالكمال ب ا ل ق د ر ة على أ ن ي د ي ك ويقياك ويعصمك ويعوذك أو ي اذن فهمتم كيف أ ن ص و ر ة الحمد لها ل ن ي ف ت ا ش ر ي نيه ع ش ر ن ن و فتح الى عشرين علي تزيد على العشرين ولكن ت ا ب ت و ا منها ما سمعتم ويضافوا اليه اسم ص و ر ة ا ل ص ل ا ة ففي الصحيح قسمت الصلاه ة بيني. يقول ل ل ا قسمت فاتحة ت الصلاة ا ا ل أي ك بيني قسمت الصلاة ب وبين عبدي خ ش م ي ن ف إ ذ ا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا يا عبدي و إ ذ ا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي أ ث ن ى علي عبدي و إ ذ ا قال ملكي يوم د ي ن قال م ج د ن يا ب ي إ ن التمجيد يكون بصفات الجلال و ا ل ح م د ت ن ا ء يكون, يكون بصفات الجمال قال في الرحمن الرحيم أ ث ن ى علي عبدي لكن ملك يوم الدين ملك في يوم الجزاء والفصل وما يجب عن ربك من مثقال ذره فمن يعمل م ت ق ا ل ذره خ ي ة ومن يعمل م ت ق ا ل ذره شر يرى في والفصل يوم الجزاء والفصل هذا من صفات الجلال هذا مجد مجد إ ل ه ي لا يقدر قدره قال م ج د ا ي ا عبدي و إ ذ ا قال إ ي ا ك ن ع م د واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولا ص ل ة منك ا ل ع ب ا د ة توحيدا ومني العون مددا سند ومدد سند ا ل ع ب ا د ة ومدد العون ولا يكون هذا إ ن شاء الله إ ل ا بهذا فهي آ ي ة السند والمدد سندك الى الله عبادتك و ا ل ع ب ا د ة م ع ر ف ة وحب ما ي تعمل ج ي ل ابدا تعرفه ت و ه وتتعرفك واذا كانت تستعين على كل شيء ح د ف المتعلق يدين بعموم التعلق ولكن ا ل أ ن س ب أ ن ا ل ح د ف يدن ي بان ا ل أ و ل ى ب ا ل ا س ت ع ا ن ة فيه هو ما أ م ر ك به ل أ ن ما ضمنه لك لا تنشغل به انشغالا كليا كالتعبدي و إ ن م ن ش غ ا ل ا تسببيا كلونين من أ ل و ا ن التشرع و إ ذ ا قال عبده يهدينا ل ص ل ا ه المستقيم الى خاتم قال أ لا ي عبدي ولا ا عبدين فكان ا ل ص ل ا ة بغير مناجاه غير م ع ت ب ر ة س و ر ة ا ل ص ل ا ة ت س م ي ة الكل باسم الجزء يدن ي ب أ ه م ي ه حتى ك أ ن ه هو و ل ذ ا ك ق ر ل صلى الله عليه وسلم لا ص ل ا ة لمن لم يقرا أ م أخذها الحديث وتسمى ب ص و ر ة الحمد و ت س م ى ب ا ل و ا ق ي ة و ت س م ى ب ا ل ر ا ق ي ة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أ د ر ا ك أ ن ه ا ر ق ي ة في حديث ا ل ص ح ا ب ة الذين استعملوها في ق ض ي رقية اللذيذ أو, او السليم كما ي سمي العرب و ت س م ا ل ش ا ف ي ة لمثل نفس المعنى والاسماء كنا وصلت إ ل ى هذا الدلاله ع ف ض ل ص و ر ة ا ل ب ق ر ة ا ل أ خ ر ى تنعت بالطوله ل أ ن لا ط وتنعت ل منها و بالزهراء هي ا ل ص و ر ة التي تليها ال عمران ا ل ز ه ر ا و ن ل أ ن ه م ا من ج ه ة يشهدان لصاحبهما بنورانيتهما مبتدئين في مقام ا ل ش ف ا ع ة ي ج ي ا ل ق ر آ ن يوم ا ل ق ي ا م ة تقدمه س و ر ة ا ل ب ق ر ة والعمران يحاجان عن ص ا ح ب ه م أ وفي روايه ك أ ن ه م ا غيايان ظلتان ومعنى لون الزهر أ و الزهر او الزهر في ت س م ي ت ه ا هو بياض ينعت بالحسن ل أ ن ه بياض غير بهاكي أ و اهقي بياض مشرب كأنه ص ازهر اللون في فيها بياض حسن يميزها هي والتي تليها عن غيرها وانا عندي أ ن من مميزاتها ب ي ا ض اللون أن مدنيتان ط ل ع ع ه ا أما متميز ب ألف ألف لاميم ألف لاميم ت ا ن ن م د وباقي اللواميم مكيه ا جاءت اللواميم الباقية الرباعي ت وإذلك ل ك في نسق ا مكية الفلاميم العنكبوت الفلاميم الروم ولقمان و ا ل س ج د ة التنزيل اربعه و ج ه ا سته ا ث ن ا ن مدنيتان زهراوين بمدنيتهما ان الفلاميم لا تعرف في, في مطالع الصور هكذا تهجيا الا في ا ل ق ر آ ن المكي فاخواتها مكيات ا ث ن ا ن هذان زهراوان فكيف حصل ت م ي ز وبان وجود ت س م ي ة وتسمى ا ل ب ق ر ة ف س ط ا ت ا ل ق ر آ ن لاتساعها فسطات الفشطات وبسط ا ل ف س ط ا ت أ و و ضرب ا ل ف س ط ا ت لا يقال للخيمه ا ل ص غ ي ر ة ولا للبسط ا ا ل ص غ ي ر ة فسطاط لتكون جامعا وواسعا وموعبا وهي كذلك باحكامها التي أ و ص ل ه ا ق د م العربي أ وغيره إ ل ى خ م س م ا ئ ي حكم أ و ج ه س ه ا وعد مسائل فقط لا تحصى مسائل ا ل ف ق ه ي ة فقط و ح ج ب ه سنام ا ل ق ر آ ن لنجد فوق كما هي ذروه الجمل اول ما يظهر منه اعلى ما يكون فيه متميزه ويسميها ا ل م غ ا ر ب ة أ ي أ ه ل العلم ب ا ل ق ر آ ن والقراءات وهذا من خصوصيتهم يسمونها ب ص و ر ة العوان ل أ ن هذه ا ل ل ف ظ ة لم ترد في ص و ر ة من صوره عوان بين ذلك وهذه ل ف ظ ة العوان جاءت في, قصة البقرة نفسها في وصف البقره فحصل بها الاشاره الى ا ل ق ص ة والبعد عما كان دائعا في وقته أم لسان بعض السفاء ل إضافة ا من بعض ص وكيف ر البقرة ة إلى على وجدها قصتها وأسرارها ا ة عقلية أحوال أهلها للحديث واللي هو و إسرائيل مدخل بني عن ن س ينبغي ة ب ي إسرائيل وكيف ي ن للمؤمنين ان ينتبهوا لمثل هذه المسالك الغير المرشد عليه ت س م و ن ه ا ص و ر ة العوان وعندنا تسميه إ ذ ا كانت لم يقلوا هذه توقفيه ولا استبدلوا بها كذا ولكن ذكرواها في نظومه م لهم المعددة、الأسباب. صورة صور صورة نذكر الأسفل وهذا الإسراء مثلا صورة الإسراء تسمى بفاتحة وتسمى بتسميته بصورة سبحان بفتحة. صورة بني إسرائيل وهذا قال ص و ر ة بني إ س ر ا ئ ي ل من تلاجي الصور ا ل أ و ا ئ ل التي نزلت عليها وكان بها لا ينام حتى ي ق ر أ ه ا مع اخوات الله لا قال بعض اهل العلم انها تذكره ب م ن ة الله عليه و إ ك ر ا م ه ب ا ل إ س ر ه فكان دائما في كل ل ي ل ة وقد أ س ر ي به ب ل ي يعني يتذكر ا ل ن ع م ة في إ ب ا ن ه ا وهذا من أ ص و ل الشكر متى م جاء الليل تذكر ا ل ك ر ا م ة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم بحق أ و ل الحامدين قل إ ن كان للرحمن ولد ف أ ن ا أ و ل ا ل ع ب د ي و ا ل ع ب ا د ة مظهر الشكر بل ل ل ه فاعبد وكن من الشاكر و س و ر ة بني إ س ر ا ئ ي ل ل م ا بدل أ ن تسمى بمطلعها س و ر ة ا ل إ س ر ا ء و ي ت س م ي ت بها و و ر ة ش و ح ل أ ن مع أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل ذكروا في ا ل ب ق ر ة أ ك ث ر من ذ ك ر و ن وذكروا في صور اخرى باسماء ب ه ذ ا الوصفه ب ا ض ا ف ة ه م الى لقب نبيهم ل أ ن هنا م س أ ل ة لا تتعلق بالحديث عن ماض و إ ن م ا عن ش أ ن مستقبلي يتعلق بخصوصهم وقضينا إلى بني في مرتين ولتعلن نولو وعد أولاه بني لتفسدن مرتين إسرائيل الكتاب الأرض كبيرا فإذا جاء إلى في وعد ما بعثنا عليكم فإذا جاء الآخرة ثم وين عدنا إنتم عدنا إلى تالتة عدنا إذا عدنا الى ت عدنا عدتم إذا إ ل ص ل ة العباد ولمسائل التدافع في باب القذر شروط وسنن إ ذ ا ف ق ه ا م ؤ م ن و ن عن الله تنزل قذره على وفقها وقضينا َََِ الى َ بني َِ اسرائيل ََْ في ِ الكتاب َِِْ لتفسدن ََُُِّْ في ِ الارض مباشره بعد ذكرها اسراء مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا فيه شيء فيها شيء معجز غايه ة نبي صلى ا عليه وسلم لم اليهود المقدس يكن في آبي هناك وإسراج وكان وكان ساعة مشري المقدس فيها ببيت تفتح النصارى انظر إ ل ى هذه الاسرار التي ستذهب بنا ل م م س ل ي ن ل أ ن ه م في ن ه ا ي ة المطاف سيجدون أ ن ف س ه م ومسرانا بهم تحت مواطن المفسدين والقرآن فعليهود وعيب يخاطب يخاطب الناس حين كله كلهم الكتاب إ ل ى ترك فسازي الله يخاطبكم بني صائل شرحتها ا لأن السيطان إذا ا لم تدعوه إذا و ن ا س رجعوا من بعد دعوات والوان من الحوار وانواح من المواجهه التي كنت بشرطها و ا ت ب ه ا اذكروا لي بعض الصور كنا هذه ا ل ص و ر ة ص و ر ة سبحان سميت بمطلعها وتسميها بالمطالع كثيره الحواميم اللواميم ص و ر ة طه تسمى ب ص و ر ة ا ل ك ل ي م موسى ل أ ن قصته أ ر د ت فيه ا على نحو لم ترد في غيرها رغم أ ن ارد فيها مشاهد في صور ك ث ي ر ة كالشعراء وكالاعراف ا ا منها مشاهد ل ل ع ر ف خاصة و ن ن ه أوردت ع ى نحو أطول ومفصّل و س ت أكثر فسميه بصورتك صورة س و ر ة الرحمن تسمى بعروس ا ل ق ر آ ن الرحمن عروس ووجد تسميتها عندنا بالعروس أ ن العروس في ل ي ل ة عروسها لا تختلط باخوتها يعني لا تختلف على ا ل ر أ ي فهي م ت م ي ز ة بحليتها م ت م ي ز ة بنعتها س و ر ة الرحمن ما توجد س و ر ة في ا ل ق ر آ ن م ض ا ف ة إ ل ى اسم الله إلى سورة, إلى اسم الله سوره الرحمن أ و ل ت ج ل عرائسي مضافه الى الرحمن الذي نزل ا ل ق ر آ ن ولم تصدر س و ر ة بهذا النحو الرحمن علم القران فيها ومن, ومن حليتها ا ل م م ي ز ة ا ل م ج ل ي ة لها على وجه وكم ما من خصص به ت ر ر ا أسرار ذي ل ج ل الاستفام ل ة ا ت ق ر يعذب ر ربكما ي فبأي ي تكذبها آلاء وكم تكرار هذه ا ل ك ل م ة و أ ن ت تقرا آ ي ا ت ا ل أ ن ع ا م واحد وثلاثون م ر ة قررت مرة مرة مع كل ن ع م ة من علم الله ل أ ن الرحمن من ج م ل ة ما فسر ه المنعم بجلائل النعم هذه الجلائل التي لا ينبغي أ ن تنسى ونسيانها مدخل إ ل ى كبر المنعم عليه وفساد النعمه في يده هو الطمط القبرى فجاء سر التكرار للتذكير ت ك ر ي ر للتذكير وترضاده يزداد فيه تجملا شيء صغير فقط حلاوه في, في الدين في المعنى لا يخلق على ك ت ر ة الرد فبأي آلاء ومن عجيب ما ما ذ ك ر العلم في ق ض ي ة أ س ر ا ر تكرارها انها جاءت أ ح ي ا ن ا بعد ذكر أ ش ي ا ء تعد عند عامه الناس ليست من قبيل النعم وذلك نحو الفناء كل من عليها فان و ي ب ق ى و ز ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م ف ب أ ي أ ل ا ء ربكما تكذبان ت ك ذ ب بهذه ا ل ن ع م ة وهو فناء الكل وبقاء الله واحد ا ل ص ف ع ة واحد الوخز ل إ ي ق ا ظ ك وهو أ ن ف ن ا ئ ك بالموت من أ ج ل انعم الله عليك لم تخلق هنا للبقاء و إ ن م ا خلقت للبقاء اي هناك المراد بالفناء هنا الموت العارض بين يدي الخلود ا ل آ ت ي فحصل أ ن ه باب ل ل ن ع م ة وقل لي بربك بقاء الله م م ا ومدبرا وعليما ورحيما وهو المعول عليه اليس هو أ ص ل ا ل ن ع م ة في كل شيء فتكذب ب ن ع م ة بقاء الله ووجوده بهذا قبلها يسأله الوصف الكامل السماوة ومن في من بلسان حاله أ و لسان مقاله وحاجته كل يوم أ ي ل ح ظ ة و ليس ا ل ي و م ه ا ل س م ا فجر ولا كذا يحكم فعل الله س ا و م ي ا ت كل يوم يعني زمن مطلق ل ح ظ ة كن فيكون ه لحظة ل ده مقاسي تقريبا ق ل من شؤون ا ل س ا ئ ل ي ن لا ت غ ح ط ه المسائل على ولللغات على اختلافها و ل ل إ ل ح ا ح السائلين على ك ت ر ت ه م من في السماوات و ا ل أ ر ض فدخلا في السماوات ا ل م ل ا ئ ك ة كلهم يستمدون بقاءهم من سؤالهم وحاجتهم فما ثبت غني عن السؤال من في السماوات ي ب د أ م ن فوق الذي يظن أ ن ه م في غنى ي عن مدد من السماوات في والأرض ي س أ ل و ن ه هذا دليل ايش دليل غنى الله وفقر ما س و ى و ا ل آ ن بعد منا كل عليها من علي فان دليل بقاء الله وفناء ما ش و ى منتهي الى هذا الفناء وهذه الحقائق من ا ل م ع ر ف ة من العارف ل أ ن ه حين يعرف هذه الحقائق يتحرر من س ل ط ة ا ل و ا ا م سلطة ل و ا م التي يمثلها كائن من كان ا ل ش ف ت ه ا ل ح ا ج ة عبوديتك أ ن ت ل ل أ ش ي ا ء أ ح ي ا ن ا حين تحتاج وتفتقر لغير الله تكون في غ ا ي ة الدناءه و ا ل خ س ة فقد حتى أ د م ي ت ك أ ح ي ا ن ا ومن هنا ك ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م للرق وحبه الكبير لتحرير ل العباد من رق الاستعباد ولكن من حرر ابدا اعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار حتى العين بالعين والفرز بالفرز حتى ان يكون كل عضو منك مستحق ل ل ع د ا ب يوفى عنك بسبب العتق الله يحب من عبادي أ ن يكون و ا له متحررين من كل شيء إ ل ا من عبوديتهم له ويعين حريتهم ما من مماتلة اسمها ورحم لمن فكم المرء شاء الله يخرجوا من عبودية إلى عبودية اسمها عبودية الدلة لا أبدا ولكنها عبودية فيها عزة. الله بالقائل عزة. عزة نالها إلى تذلل لتكسب بالذل تهوى عبودية عبودية عبودية عبودية ورحمة عزة عزة عزة قد إ ذ ا كان من تهوى عزيزا ولم تكن دليلا له فقر السلامه على الوصل ومن صور ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا س و ر ة النصر تسمى ب ص و ر ة صورة النصر ها إذا نصر الله تسمى بصورة توجيع النصر ه التوجيع ف ت تسمى ح بصورة ل أ ن ه ا كان فيها إ ش ع ا ر بقرب أ ج ل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جاء رسول الله جفد اللطف ا ل إ ل ه ي بنبيك ه ي فاعلمه ب أ ج ل ه بهذا البلاغ الكريم ب ل اذا غ كريم إ أ ت ي ت مهمتك و أ ن ج ز ت أ م ا ن ت ك وما كلفت به فاستغفر ربك مما يمكن أ ن يكون من تقصير مستعدا للقائنا ونحن مستقبلوك بما نقبل به الهداه و ا ل أ ت ق ي ا ء والمخصوصون بالاصطفاء من عبادنا إ ذ ا جاء ن ص ر الله اذا نصرت وفتح لك و ر أ ي ت الناس يدخلون في الدين الذي تريد نرجو أ ن أ ك و ن أ ك ث ر ه م تابعا تحققت أ م ن ي ت ك وبلغت ا ل امانتك فسبح بحمد ربك الذي فتح ونصر وهدى ووفق واستغفر من تقصيرك وهذا دائما ي س ي ر ن ي مع بعضهما شهود المنه منه وشهود التقصير منك هذا م قامت لا ينفك عنه عن ولكن يجب ان يكون هناك ا ف ر ا ل آ خ ر في سلوك العارف وفي سلوك المتعبد ت عندنا د د ت مجموعات أسماء ع أ ي ض ا نوع من, من الفوائد وهو أ ن ه أ ح ي ا ن ا تجد صورا م ت ع د د ة لا اسم واحد ما الغايه منه والتذكير ك ا ل بالمشترك وهذا فيه عون للذين انظروا او يتدبروا النص القراني القراء وكمال القراء علم الدين ا خ وكمال ي السخاويان اتنين رحمه المشاهر أكثر من هم الله أ ث ر ن ذلك م معروف ؤ ر خ ه الاقراء متأخر ومتقدم هذا م ل السخاوي الوسيلة العقيلة وله نانا وهو كذلك صاحب هداية المرتاب في نظم الكتاب、وعلى. وله أيضا كنا له جمال ل د هداية ي في ن نانا نظم صاحب صاحبه متشابه أيضا كما ا وهو وكمال ا ل إ ق ر ا ر وفيه أ ن لمجموعات من السور أ س م ا ء تخصها ففي ا ل ق ر آ ن ميادين و ب س ا ت ي ومقاصير وذيابيج ورياض ا ل وعرائس قال فميادينه اللواميم الافلام ا ص و ر ه ا س ت ه وسميت ميادين لفساحتها إ م ا موضوعا أ و كما تنفجع على ا ل ك م ي ة ه ي ترجع لتفصيل ا ل مقصود لانها أ ن ن ن ع د س م ي ج و إن شاء ا ل ل في ب ل غ ة ا ل ك تجري ا أنها ب ت على قانون ا ل ل غ ة الاصلي ص ي ق ل لأحد الأعراب و ا كان ف ي ح ا ع ر ب تطنب وتسهب لماذا ت و ف ص قالت اذا أ ر ا د ت أ ن تفهم قال ولم تتختصر وتوجز قال إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن يحفظ عنها الكتاب جعل م قال لم غ ة الكتاب قال ل ا تختصر العرب قال ليحفظ عنها اللغة دي خصائص اللغه لا يقول لك بدو ولا جيمال حصل نزول الوحي قال وما اتاه بصوت في القول قال إ ذ ا أ ر د ت ان ي ف ه م ع ا انا إ ذ ا عرفت المتلقي ب ح ا ج ة إ ل ى فانبسطت و إ ذ ا كان ب ح ا ج ة إ ل ى ان ي ح ف ظ ع ا انا عن النص أ و ج ز ت واختصرت لان الاختصار و ا ح ت ق ا ل ا ل ل غ ة ان ا ل ب ل ا غ ة م ج م و ع ة ف ي ا ل إ ي ج ا ز ولكن ليعيش على إ ط ل ا ق ه لان الايجاز في مقام ي البسط هو لغز الايجاز في مقام ا ل ب ص ط الغاز و ا ل ب ص ط في مقام الايجاز هدر إ ه د ا ر م ط ي ا ع ه ميادين لوامين بساتين زهرات واشياء تعجب الناظرين النظر القلبي النظر العرفاني مساسين ا ل آل ق ر آ ن قالوا الف لام راء قالوا هذه سته كاروف الجمع حين لا يساعف على الجموع المعروفه تنظفك لمساله قالوا مرى الف لام, لام ر ا أ او قل اللواميم الرائيه وهي الشده الاخرى المعروفه ثم بعدها المقاصير وهي الحامدات صور الحمد الخمس تسمى مقاصير ج س م ى مقصوره في المقصوره في لغه العرب هي المكان للشرفه و أ ع ت ن ي به لامر خاص جمال في الشكل وجمال في الخصوصيه وجمال في الوضع علو مكانه ومكان الحامدات بدا من ا ل فتح هذا الكتاب و ا ن ت ه ا ن بحامده فاطر الحمد لله فاطر السماوات وتسمى ب ص و ر ة ا ل م ل ا ئ ك ة من متعدد السم من صور ذات ا ل س م المتعدده ثم ماذا قلنا الديابيج و ا ل د ي ب ا ج لون راق من الوان الحرير وهذا ورد على لسان سيدنا عبد الله بن مسعود قل لي باجو ا ل ق ر آ ن آ ل حامي م حوامي م س م ح ب د ن من غافر س و ر ة الطول وسوره مؤمن بسم الله الرحمن الرحيم حامي م تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقافل التوب اول, أول الحواميم و آ خ ر ه ا حامي م ا ل أ ح ق ا ف حامي م تنزيل كتاب من الله العزيز ا ل ح ك ي م ما خ ل ق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ا ل آ ي ة و ا ت صمت ص واحد م ر ت ب ة ت ر ت ي ب الكتاب والرسم ديباج سيدنا ابن مسعود الذي قال يفاخر في مقام الفخر والله لقد لقفت أ و لقنت من فم النبي ل أ ذ ن ي سبعين صوره ة في الوقت الذي قالها كان وصلت تنزيل الى هنا يعني ه ذ ا م ا فيه تردد وقلنا ب ص ر ا ح فيه م ا ج ح ه للقراءه وجمالها من أ ر ا د أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن زين غدا طريا كما أ ر ج و ا ل ا ق ر ا ء بقراءه و م ح عبد يعني مجاده صوته وطراوه صوته وليس وغيرها من ا ل قراءته ا وشكان بمصحفي وغيرها من الشويشات التي لا داعي لها م ط ل ق ة فما د و ج ه ولا محله التنايه على س ن ا عبد الله بن مسعود ويكفي أ ن ق ر ا ء ة الكوفيين عندنا ا ل ث ل ا ث ة ترجع الى كلها سيدنا ن ي عبد الله بن مسعود فإنه انتهى أهل إمام الكوفة قراءة ده ده بيج هو في ديابيج يحس بحريرية السبع هذه الصورة يقول ديباج و ق ر ا ن ل أ ن الديباج هو حرير فيه مزرقش فيه ألوان ز ا ه ي ة وفي ا ل ح ق ي ق ة كل حميم نمط وحجها و ز ا ه ي ة بلون مستقل لا يلتبس بحميم التي تليها ولو خصها الناظر بتدبر ل ر أ ه ا تشكل نسيجا حين يجتمع يعطي مراعي الديباج الراقي بيانا وموضوعا ل أ ن ه الدر يحسن وهو حين وهو منتظم وليس ينقص حين ينتظم م ع ن اذا إ انتظم الدر زاده ب ه ج ة و إ ذ ا انفرد لم ينقص قدره الدره تظل ج م ي ل ة ولكنها حين تنظم في عقد إ ز د ا د جمالها بجمال النسق يقول هو ديباج ويكون ديباج الى نسج ت و ب نسج وهذه الكلمات من الكبار الموصولين بسيدنا الرسول لا تحتاج إ ل ى و ق ف ة م غ ي ا ن يعدعنا ولا ينعم النظر فيها فتجاوزها ك ذ ا بلون من مر ما ي س م و ن ه بالكرامه أو مر اللئام و حري ب او ل ص ف الثاني ل إن مر ي ع ف و ن أ ق د ا ر ه ل ا ا ل ك ب ا ر الذين كانوا م ن النبي حول والذين شعبة شعبة رسم الله ثم تجي معه رسم ثم كنا الديابيج ثم الرياض الرياض هي المفصل, المفصل والعرائس المسبحات و ب ي ن ل ك م ج ا ا ل ع ر و س في الرحمن لديك عروس ب ا ل ف ر د و ه و ل ا ي عرائس ضممنا ضم إ ل ى بعضهن اجتمعنا المسبحات السبعه ويدخلوا فيها سبحان باعتبارها ب د أ ت بصيغه تسبيح وتنتهي بسبح اسم ربك الاعلى ع و إ ن كانت لم تجمع فينا السقو ة من أ د ل ة توقيف نظم الصور على قولي إنه لو كانت باجتهاد ينظر إ ل ى المطالع المتفقه و ي ب ن ي على مقاساتها لكان على غير هذا المبلغ ثم ننتقل الى الجمله الجمل. جملته ومجموعاته م و ا أ س ئ الصور التي تنترج تحت س م ي ن مشتركه ل معنى خاص ثم اسماء جمله التي تشكل اللبينه الاساسيه في البناء القران آ ن ل ل ة الآية القرآن الآية, الآية كل صورة من آية والآية لا استلاحي ولا معنى اللغوي ودائما الاستلاح كل من آية مجموعة مجموعة صورة حد يستحضر معنى المعنى اللغوي في فيكون الجسر الذي ن ق ل ن ا إ ل ى ا ل ا س ت ل ا ح المخصص ل ل د ل ا ل ة فمثلا حين نقول الصلاه و ا ل ل غ ة الدعاء والثناء في ا ل ل غ ة وفي ا ل ا س ت ل ا ح ع ب ا د ة د ا ت ركوع وسجود ولها ش ر و د وكذا ومن شرطها الدعاء والثناء الدناء في الحمد الدناء سرطها الدعاء في والدعاء بالفعل ركوع ا والسجود ب ح ا ج ة وفي السجود ي ق و ل إ ن كل أ ن ت داعي إ ذ ا تشعر بحاجتك و ن ت في ص ل ا ة ولم تدعوه فهيش من, من صلاه واول دعاء في ا ل ف ا ت ح ة إ ه د ن ا وهو ركن فيها فيها دعاء اذن فقط هي ا س ت ص ح ب ل م ع ن ى اللغوي في المعنى الاصطلاحي لا يمكن أ ن يشكل قصيعه ا ل ا س ت ل ا ح و مع ا ل د ل ا ل الاخرى قصيعه مرفوضه عندنا ن ج د ه ن ا في ا ل آ ي ة ا ي اللغة ترجع الى تشعبيه لا شيء ا ل ع ل ا م ة ا ل م م ي ز ة والشيء المميز في نفسه اذا ا ل م ع ن ا ترجع ا ل معنى التمييز أ و لمعنى ا ل د ل ا ل ة إ م ا ا ل ع ل ا م ة و إ م ا ا ل د ل ا ل ة و ا ل ع ل ا م ة لا تكون ع ل ا م ة ا ل ذ ا كانت دلاله ة لا د او قل إ ذ ا اردت ا ج م ا ع ه معاقد معانيها ا ل ع ل ا م ة الداله على الكمال في بابه فيقى أ ت ب ن و ن بكل ريع آ ي ة ت ع ب ه كمالا في البناء آ ي ة للعبه ا وكان ببناء متواضع لما دموا إنما ت يبنون في كثيرة اتبنون ر ا كثيرة أ ت بكل ريع بكل استغراق وفي كل و ا ح د منها آ ي ة ومن أ ج ل اجل آج ا لا لاجل إ س ك ا ن ولا لاجل ح ا ج ة و إ ن م ا تعبثون إ ه د ا ر ا ق ت ص ا د ي خطير آ ي ة كمال في بابها كل دلاله ك ا ف ي ة في بابها يقال فيها آ ي ا ت قال آ ي ة ملكه أ ن ي أ ت ي ك م التابوت في آ ي ة م م ي ز ة لما س أ ل بن ا ل ص ا ه ر ا ن ن يعين لهم نبيهم يعني ملكا أحد يكون ملكنا لهم قالوا ما ايه ملكي فانزل الله ا ب في ي ا لما بخير ع د ايه وهو ي ملكي ان ياتيكم ل ا ب و ي ا التابوت ل الألواح ا من, من, من, من فيه سكينه الشكين في سبقنا نقول في التابوت ويضعونها بين يده و ي ق و ل ه ا خ د ويرى بنو س ر ا ئ ي ل هذا فيقول نعم ا ل آ ن صدقنا ب أ ن هذا يمكن أ ن يكون ملكا ف ي ه لنقاتل به كذا وكذا قال آ ي ة ملكه أ ن ي أ ت ي ك م التابوت أ ي في كوكب من ا ل م ل ا ئ ك فيه س ك ي ن ة من ربكم و ب ق ي ة مما ترك آ ل موسى و آ ل داود تحمله ا ل م ل ا ئ ك ة جاءت غمامه فيها وراء وادع المهم كونه ايه عن الدلاله اللغويه عن عن المعنى آية لا يقال ايه ل ك ن ت م م ي ز ة لما جعلت لها نصبت للدلاله على شيء تميزه بالكامل فالكمال ل م ح والدلاله ف ي ه و ا ملحوظ فيها والتمييز ملحوظ فيها ف ك ن من اجل الاصطلاح ن س ت ح ب هذه المعاني و ن ج د ه فيها يعرفها اهل الفن بقولهم مركب جمل ولو تقديرا مندرج في ص و ر ة متميز عما قبله وما بعده بحرف يسمى الروي انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبد تجد كل ج م ل ة م ت م ي ز ة تب فصلتها ولماذا قالوا له تقديرا الا تدخل آ ي ا ت و ا ل ق ص ا ر التي فيها ك ل م ة كفواتح الصور بعض الفواتح ا ل ه ج ا ئ ي ة التي عند بعض أ ه ل العد ككوفه ايات مثلا حين ي س ت ث ن ي ن ما هو مجمع عليه مما لا يعد في المطالع ا ل ه ج ا ئ ي ة ا ه وهو المفرد الوتر من الأحرف كصاد وطاسين ن ن يحسن و وقف وبالتالي وقف و بالاتفاق فلا لا عليه على الصحيح هذا هذا يعتبر آية أحد التي لا م ي م فيها ودراء لا م راء لام راء ألف كوفه ولا ب ص ر ة ولا, ولا اهل الشام ولا أ ه ل المدينه ة ولا وفي ذلك يقول ا ل ش ا ط ب ي في نظمة الزهر في عد آي صور و ش ج ل ايه و مطبوع ولكنه شوية الآن الزهر الزهر الزهر لكم آي من من يقرأه نظمة نظبط الزهر نظمة نظمة مهم عد يقرأه في أي صور يقول وما ب د أ ه حرف التهجي ف آ ي ة لكوف كل ما ابتدا بالتهجي فهو آ ي ة لكوف س و ا درا وطاصين والوتر ي في حرف واحد ص ا د ق ا ف ن و هذول المرقومة في آية مثلا ألف من في نجد واحد في الكوفي ونجدهم وصولا ن إذن نرجح لامين نجد يلقمها لم إلى مثلا ألف البقاء العد ما العد يعد آية في في في أحد غير فمثلا هذه آ ي ة على تقدير اقراء الافلام يسمى ي بعلم إ ع ر ا ب ا ل ف و ا ح علم خاص اسمه علم إ ع ر ا ب ا ل ف و ا ح ت قال لها ل ل قال زادت على ثلاثمئه نوع من العلوم وقولا مدهامتان وهي م ر ق و م ة عند الجميع تقديرها هما أ ي الجنتان المذكورتان م د لان هذا خبر و ل م د ا مقدر ب المرض ت ر ك ي ب ا ا ل إ س ن د إسناد ا ل ت ر ك ي ب ي ف ن د ف الإضافي ع ه ا ل و مقدر ز ج ي واعي وانحوه المعروف التركيب لخبر إسنادي إسنادي من التركيب ت ك ي ب ا ل مركب ت د ا ي ل خ ب والفاعل فاعل إسنادي إلى م ر من جمل ولو تقديرا مندرج تحت ص و ر ة ينتهي ض ف لنا ص و ر ة الاندرج ا إ ن ه ا ذ لم يكن و مندرجا تحت ص و ر ة فلا يمكن أ ن يسمى ايه لان هذا من شرطه لان هذه ما يسمى بوحدات بناء الصور م ت م ي ز ة ثم نعت ا ل آ خ ر م ت م ي ز ة م ق ط و ع ة بتاد تميز ي ب ذ ر ر و ي عما قبلها وما بعدها ما قبلها بفصل ا ل آ ي ة التي قبلها وما بعدها بفصلتها إذن فيها معنى الإسناد لاحظنا هنا معنى شاء الله فيها وهو الاندراج والتميز هذا م ع ن ى ا ل أ و ل وهي آ ي ة بمعنى آ خ ر ل أ ن ه ا داله ة على ع تنزلت ل صدق من ي دالة على صدق من, من تنزلت عليه وهذا عند م ا يرى أ ن ا ل إ ع ج ا ز قد يكون ب ا ل آ ي ة وهذا سيجي هنا إ ن شاء الله في, في معقد الاعجاز الذي و معقد ا ت د ل ي ل على ص ح ة ا ل ت ن س ي ل تحدي ل أ ن ن التحدي ا وقع ب ا ل ص و ر ة فهل يقع التحدي ب ا ل آ ي ة ف ي خلاف للعلم ي وهناك من جهانه اما بدون أ ق ل من الايه آ ي ة ف ل ق ع ع و ض فلا يقع. نعم الآية. ولذلك بعض ل م يقع ا المباحثة ل شلقت من من أين لغة ن تكون د ي استطراضية ولكن استحضروا معي استهضروا ولكن شوية、توم. قال بعضهم وهذا من أ د ق الناس في مقام الاشتقاق قال مشتقاق من اسم جامد عند هذا علم الاشتقاق يكون مشتقاق من اسم جامد احيانا اشتقاق ا ل ت أ ي ي د من اليد وليس عكس ل أ ن أ س م ا ء ا ل أ ع ي ا ن عندهم سابقه وجوده قالوا مشتقه من قال ة من ايين ل ل ر ا ا ب أ اي ا ل ا س ت ف ه ا م ي ة تعرفوا أنا أي لا تعرب و الا إ بصوره ما يصل فيها مبنيه حتى كان يضرب و المثل ا فيقول أ ي هكذا خلقت معنى هكذا أ ي نطقه بعرب م ش ت ق ة من أ ي قال لي أ ن أ ي م و ض و ع ة في الاستفهام لتعيين ا ل م ش ت ر ك لتعيين المتعدد ت ع ي ن ي واحد من المتعدد تقول لك حضر ا ل ي و ف او حضر فولا فقلت ا ح ب ك قلت له أ ي م أي أ ص ح ا ب حضر ا ت تعلم اصحابك ق ر أ جئت بالكتاب قلت لك أ ي الكتب أ و أ ي كتاب فهو ا س ت ف ا د به عن تبييز واحد المتعدد ففيها معنى التمييز أ ي ن لأن الايه آ ي تميز ي ة ف ه ا تميز من نزلت عليه بالاعجاز وهي في نفسها م ت م ي ز ة فتصدق أ ن تكون آ ي اياه على أحاجين غير صفي أو آية او اياه علماء الصرف هذه أ ش ء ولو الفكتفوس حالا كان ن في أ لك حصول ما يحصل فيها من الإعلان مجه ما من فيها وغيره من ايه ن ما ج ي ي ف ح تصير على, الوضع لديه علي. الايه و ض ع ل ل ي عليه آية حد اعد ل آ ي ا ل آ ي ه هل أ ف ر د أ ح د ب ت ص ن ف ومن هم اهل العاده د ا ل آ ي ه افرد ب ت ص ن ف واهل العاده معروفون منذ ابتداء الوحي وكانوا من ص ح ا ب ة الاوائل المسندين ثم انتهى الاسناد إ ل ي ه م وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم ب ق ض ي ة العد ايام ع ت م ا فلاحظوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون ايه شفعت لصاحبها ومن ل د والفاصله ة في ف ن س ا لها وقعها وموقعها بيانيا وفي مقامات أ خ ر ى ف ذ ل ك تعددت م ب ا ح ث الفاصله ة لأننا العدد علماء العدد يصلون أو أو العدد العدد الى ع د د إ ل سته ة كما عندنا أ ه ل القراء عندنا أ ه ل العدد ولابد أ ن تكون عارفا بالعدد الذي تقرأه عليه أو تكتبه ق ر بالرواية أ أو ه عليه ت بالروايه ع ل ي عليه د ة آيوه ع ى العد ا ل ك و ف أو الأول أو أو المدن المدن الثاني على د ع للبصرة على للشام على الحمصي الذي وعد فرعي. كما تقول قرأت على برواية فلان فلان. لا تقول على فلان فلان بد بقراءة برواية بد فرعي قرأت أو أو وعد عده عد عن كما لا ولو العد د سته ة كان المدنيين فيهم ج و ج المدني ا ل أ و ل والمدني ا ل ث ا ن ي و ا ل م غ ا ر ب ة عندنا يذهبون يعدون ذ ه ب و ن ي و بالمدني ا ل ث ا ن ي على عندنا هذي عندهم العد الكوفي لما صاحبهم عاصم حفصهم عاصم ويطبعون العد العدد الصحي المغاربة المشارقة الكوفي المصاحبهم المصاحب بالترقيم الكوفي أهل حفصهم هذه في المدني العدد ا ل أ وصاحب ل العدد الثاني والرواية ولو روايته أشمعه فيه و ن ظ م ة الزهر في الصلف ا ة ي الابتداء ما يعني ب إ س ن ا د المدني ا ل أ و ل والمدني ا ل ث ا ن ي من ر و ا ي ة نافع مع صاحبه أ و مفرد عن امه صاحبه و م ش ي ب ة من صاحب ويزيد من القعقع ل الطالب لا كبير من العدد الكوفي ى يسفها كبير ثم ثم العدد البصري ويسمى أ ح ي ا ن ا بالعدد العراقي جمعا ثم العدد الشامي وفرع الدمشقي ويتفرع ع العدد الحمصي والعدد المكي كم ا ل ق ر ا ء ة فهل العدد لا يخرجون على العدد وقد حفظ ذلك وصنف فيه وبينت أ ش ا ن د و ه ومن جمله م ص ن ف فيه ا ل إ م ا م شيخ القره الداني أ ب و عمرو عثمان بن سعيد من علماء القرن الرابع والخامس توفي فيها اربعه واربعين و ا ر ب ع م ئ ه للهجره واندلسي معروف كتابه مطبوع ي س م ه البيان في عده و ايه مجلد ذ ن ظ م القران ص ل م م م ولشيخنا ا إ م م نضمن معرفات ا السخوي أيضا العدن ل و في القاضي, القاضي الذي انتهى عميد ا ل ك ل ي ة ا ل ق ر ا ء ة في المشرق المصري المعروف صاحب في صرح الشاطبية له نضمن اسمه نفائش البيان في ع د آ ي ه ا ل ق ر آ ن ومن مخت ص ب ي أ ن ه أ ف ر د العد الحمصي من العد الشامي وحده نضمن رحمه الله واشابه وهذا ن ف س صاحب ا ل ب د و ر الزاهره وصاحب الكافيه وله مصنفات وهو ناظم مجيد له نفائش البيان وهذا م ت ب و ع ايضا في عد اهل القران سهل عليه ن ظ م ة الزهر لقوتها وشدتها نعم بس. نعم, بس. قل. نعم نعم نعم قل يعني هل يشترط الحرب ف... حرف الروي هو آ خ ر و حرفين من ا ل ف ا ص ل ة مثلا الروي روي, روي اهل س و ر ة الكوثر الراء وقد ا يكون ممدودا وقد يكون غير م م د و د مقصورا قالوا متى تمد العرب قال إ ذ ا ترنمت قالوا م ت ى تقصر قال اذا تحصرت إ ذ ا كان هناك أ ش ي ا ء علاقه بالنغم و ا ل د ل ا ل ة وحالي و ح ا ل الموضوع طبيعتي ة الموضوع إذن ي ل ن الموضوعيه ن الآن ا ل ة قلنا وصلنا ف ف ي و م ن ا ل ف ا ئ د ة من ا ل ع د د وما و ج ه ا ل اختلاف في العد الاختلاف في العد ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان أ ح ي ا ن ا يقف للتعريف م ع ر ف ة ا ب ا ل آ ي ة ويصل لتمام المعنى ل أ ن ه لا يشترط في ا ل آ ي ة تمام المعنى ولا كفايتها فقد تجد ا ل آ ي ة قبل تجد ا ل آ ي ة قبل تمام المعنى ن س و ا ل ع د ي ق فيه ب ا ل إ س ن الله د ا ص ح ح ي ق ن ا رغم أنه وقف عليه ن ن د و ا ت م م ا وسلم الاختلاف نبسنا م ح يقف لتعيين ا ل ف ا ص ل ة ثم يصل في مقام التدبر لبيان جواز الوصل فربما سمع هذا, ما هذا فعد ا ل وصل آ ي ة ا ل آ ي ت ي ن آ ي ة وسمع ا ل آ خ ر ولم ي س م ع و ا دائما ل م ر ج ع و ا ل ل ح ج ة للحافظ من ح ا فترجع ظ يحفظ حجة على من ف و ا ل ي الذي وعانه هذه ز ا ئ د ة ان عنده ز ي ا د ة علم قدم على غيره دائما مقدم على عنده, عنده زيادة واحد المتبت النافي حافظ خصوصاً إذا كان الحافظة الاختلاف قلنا الوقف والوصل الله الله علم من قسم من نوع الحفظة وجه الاختلاف من على رسول نوع أن أنه وجه وفائدتها ف و ا ئ د ه ا ك ث ي ر ة لجولتها و ل ه ا م ع ر ف ة الوقف وثانيا مع معاني فوائد أ خ ر ى تتصل ب ا ل ص ل ا ة ب ص ح ة ا ل ص ل ا ة واتصل بشرط الخطبه واتصل ب ق ض ي ة الاعجاز من لا يرى ص ح ة ا ل ص ل ا ة ب أ ق ل من ا ل آ ي ة مثلا عندنا ا ل أ ح ن ا ف الذين لا يشترطون الفاتحه في الصلاه أنا لا يشترطون القران آ ن سيقرأ ل ق ر آ يقرأ أمتي يقرأ الآية ندية الآية إنه لو بدأ بآية الدين القرآن القرآن قال قرأ بأقل وقف على تمه قبل معرفة فربما من كم من معاني تامة إتمامها الصلاة إذا صلاة إذا الجوال لكن بطل على إنه بدأ إ ذ ا تداينتم بدين لا أ ج ل مسمى فاكتبوه ا ا ل ل الله أكبر بعض آيات جزء من آيات ط و ا ا ك ت ا ب عند عند حق عند إجراء عمليات بعض آيات ومن التداين آيات يجزوا أيضا اكبر م أن ي ن المتحدة ف الآية ح ت قال بعض العلم الاعجاز ب ص و ر ة ق ص ر ة أ ق ص ر صور أنا قال ب ص و ر ة منه ا فعمم في النوع فصدقت ب أ ق ص ر ه ا وهذا في الكوتري فيها ثلاثه قال أ و بما في مقدارها و ل و ايه مقدار الكوتر في الكم لا في الفواصل فهذه ينبغي ا تكون آ ي ة بقدرها أ و آ ي ة بقدرها فلا تكونوا مبعضه ا فهمنا تشارعوا سيدي فهمنا إذن أيضا الخطباء كلهم على أنه وقد نظم ن لكم كعجله ا ش من هنا في ف و ا ئ ز يعجل ا ي يا ب ك ي تكتبوا هذا الشيء وقررت هذه الصوره ي ز ي د ايه ن ش و ن ش ي شوية زين الفضح قليلا ك ت ب إ ل ى ا ل ت ر ا ا ب و ل م ح ب ر ة إلى ا ل م ق ب ر ة وذكروا فوائدا م ح ص ل ة للعلم بالعد ودرك الفاصله معرفه الوقف وما به تصح معرفة الوقف إ ن ه لو وقفت على رؤوس ا ل آ ي ه لا أ ح د يعترض عليك احد الذين يرون ع ن ي ي أ ن الوقف على التمام أ ف ض ل ووقف النبي في ا ل ق ر آ ن على رؤوس الايه آ ي ل ل ب ن ولكن هذا ع ن أن ي ذ ا ا للبيان و ق فقط ف ت لتعين لتعين كنت ت ع ي غيرها ليس سنة هنا لتعين ثم أنه لو كنت في ن السنة وأن سنة هنا أنه الفاصلة مقام لو ل وقف ثم د ر م ق م ا ل ت ع ي تعين الترثيل شيء آخر المقامات مختلفة كن فاطناً م ع ر ف ة الوقف وما به تصح صلاتنا اذ ليس بالبعض تصح ببعض الايه حتى إ ن بعضهم يقول من عجز عن ا ل ف ا ت ح ة ويحفظ غيرها جاء بقدرها بشرط الا يقل عن ل يقل و له لا يقول مقر مسبحك كما والتحميد يقرس ا ليس ي تسبح س عن د ا نحن ا ل ل م ك ي ة ان من عجز عن ف ا ت ح ا ت اهتم ب ا ل إ م ا م وجب اهتمامه ف لم يجد ا ل إ م ا م ساقصد عنه من الشوافع ي ن ي يستبدلها بالتسبيح والحمد الى حين حفظه هناك من يرى انه إ ذ ا كان يحفظ غيرها من ا ل ق ر آ ن قلنا دائما في الابتداء ل أ ن فرد ا ل ص ل ا ة هذا زمن قصير قد لا يتسر في الحفظ وقد يدخل واحده الى الاسلام وقد يبلغه وقد لا يكون سبق ع ن ا ي ة به الى ان يهيا ل ل ص ل ا ة كما هو المطلوب إ س ل ا م ي ا معنى ما ينتهي ل ل و ج و ب الكامل الذي تترتب عليه الجزاءات والاحكام و إ وإلا ل ا وهو تام المعرفه بصلاته وشروطها والطهاره ت ب ا ا ل ي ع ن ي بالجائز يعني بالواقع هذه ليست جواز الحكم الشرعي و إ ن م ا جواز العقل الذي و ضد ا ل أ ج و ب والتوج يقول الجائزون في, في حق ربنا ان يبعث نبيه معنى الله. الله بمقتضى رحمته بل بمقتضى النبي خالقنا نحن إن كنا مرسلين البعتلة الله الله على تجيب بعت رحمة قدرته ثم إ ذ ا شاء أ ن ص ا ر ه حتى البعث لا يجب على الله ولكننا نؤمن بما, بما ولكننا ب ا ل ن س ب ة لله لا يجب عليه بالاعتبار الدتي فهمشوا ك م ا ن الله تبارك وتعالى وذكروا فوائد محصله للعلم بالعد ودرك ف ص ل ة م ع ر ف ة لق وما به تصح صلاه نائب لسبيل بعض يصح وشرط خ ط ب ت ي ن وسر المعجز إ ذ ليس دون آ ي ا ت بالجائزه بالبعض بالبعض مرحباً ببعض الآيات الصلاة ل ع يصح كيف كيف, كيف. يصح تصح أو ف ا وحيانا التذكير التذكير المعنى أو اللفظ وهذا القرى ومن يقلت من كنا أو أو يكون ومن ورسوله وتعمل تصح يقلت كثير من من بعجل بالله في وسبق ف ي قرأته ويعمل من صالحا لأن ل المتكرم والنسيفة على الفضل ذكره عادة على و ح عادة عادة المعنى نزلت في بصاصل من من نزلت ذكره لأنها زواجيني في ص ص ا ا ل ل ن ت كما قلت لكم في ح ك م ة ا ل ت س و ي ر تسوير كنا ب أ ن ه صور ا ل ق ر آ ن لها لاحقه وذكرني المكتوب ب أ ن ه في هنا كتبها لي لكم وحكمه ن ك تسويري ب ه وإن ب ق ت لكم ح ك م ة ت ل ل ق ر آ ن تسير حفظي على الفسيان ثم تالي اشعار ب أ ن الصور بأن نمط وحدها ل أ م ر قرر وليس ب ا ل م ش ر و ط في ا ل م ع ج ز ة أ ن تستطال صور المناجزه ة أشكرنا في شورت من نظم لماذا الصور في ما وهذا و د وإطراعه الصيوطي و ق بعد ل ه الزركة ويومان م ستي ع هذا ننتقل إ ل ى إلى, إلى, مسألة إلى الفرع أو الفنان ر ع ا ا ل ي أو ل ف الثاني ن ا الفرع التاني من فروع ب ح و ر الترتيل وهو جمع ا ل ق ر آ ن كم جمع ا ل ق ر آ ن وكيف جمع صور الجمع وزمان الجمع عهود الجمع وصوره قلنا ب أ ن أ س م ا ء ا ل ق ر آ ن كلها عنوانها الجمع والحفظ احفظ ج م ع حتى اول ل أ آ ي ة فيها تكليف بالجمع والحفظ اقرا أ ج م ع واحفظ واستعد ل أ ن تجمع ت ل ق ا ن ه الكتاب كله وفيها الحرص على بلاغ و ا ل أ م ا ن ة و ت س م ي ة ملك الوحي ا ل أ م ي ن ونعت النبي بما هو على الغيب أ ي الوحي بضنين لا بمتهم على البلاغ ولا ب ب ا خ ت ليوصله ا ل إ ل ى الناس في حين بلاغه او ابلاغه و م اليه نزل على الفرقان أنه هو قرآن مراد أن ج ص وهو ت ا كتاب مراد به أ ن يجمع متلو او في السطر كما نبا عليه الكتاب وقال هنا الكتاب ر آ ن ب اهل العلم لماذا نزلت قال ل أ ن ه يراد به أ ن تكون ا ل ع ن ا ي ة به في المسطور وفي المنطوق ق سياني يعني في في النطق وفي الكتاب أ ن تظل إ ح د ا ه م ا فتذكر إ ح د ا ه م ا الاخرى لكن المقام ا ل أ و ل ل ل ر و ا ي ة الشفاويه وحفظ الصدر وذلك كان أول علم كان القرآن ومثله الكتاب فيما يشترط نبهتكم عليه لأنه لا في أن يكون مدركا بالعين ولا محررا、باليدي. هذا ش ر و ط يعني تخرج في الدلاله كالناس قصروا كل مكتوب على مع انه ا ل د ل ا ل ة ا ل ق ر آ ن ي ة وليس المجازيه ة الأصلية طال اللي كتب ا الترصيخ والجمع والنظم أما استحظار بالعين رسما الورق مكتوبا يعني مش بالحرف الورق فذا لا ينافي الاحتمال ذلك ليس مشترك مدرك شرطه يكون وفي يأونحه يعني يكون في الورق من شرطه ولا ينافي أن يكون وأن من مع معنى أن أنه أن ذلك قد يطلق عليه لا يقتضيه ولا ينافيه فهموا لا يقتضيه لزوما ولا ينافيه ا ح ت م ا ل ه قد يكون دالا على ذلك في م و المواقف ق ع وأعطيكم يشير ما ق و تعالى سإن ع ن ا كتابا م هناك ساعتها ولا ولا مكتوب حروف شطورة ولا شيء ي د ش معتاما عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان معنيا ً ب ق ض ي ي جمع ا ل ق ر آ ن في صدور صحبه في صدور المؤمنين به على نسق غير ص و ر ت ي في الفرقه تنسلا ولذلك اتخذ كتابه ب لهذا الغرض ليس فقط ل ا س ت ت ا ق بالمحفوظ لا لترتيب النظم جمع مستقى الحاكمة على العد النحو قال سيدنا الزيد والحادث الصحيح سيدنا وهذا وغيره في قال كنا نؤلف في عهد رسول الله ا ل ق ر آ ن في الرقاع ك ل م ة نؤلف اي نكتب على نحو يجمع ن ي بين أ ش ي ا ء في نظم يقول يؤلف إذن هناك نظم مقصود في الجميع بيحرش يقول بيجمعه بالمتناقضة مقصود الصديق وكنا وهو لغد المكلف الصحو في في هناك هذا جنانه نظم زمن وهو رئيس ل ل ج ن ة في ا ل ج م ل الكتاب ي الحاسم ل ل خ ل ا ف في زمن عثمان النورين هو ذي ك و ن أ ح س النورين ا م ا الاختلاف إلا ي ك ن فتنة ن و د له ف ت تنميك كانت تنزيل ه له من الله ا فلا شيئا الصعابة ما يقول من آية إ ل ا ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ك ت ب ليقول لي لهم ك ت ب ه ا وضعوها حيث يذكرون ا كذا ك ذ و ي ر بالنص ف ي ض ع و ن ا ا ل ك ت ب مختلفون وذكر بعضهم كتبه الوحي فانهاهم إ ل ى أ ر ب ع ي ن أ ح د العلماء الهنود ا ل ت ه ل و ي ل ك ليس ح ج ة الله له كتاب اسمه كتاب النبي وجماعه نحو من أ ر ب ع ي ن فيهم كتاب الرسائل وكتاب الوحي لكن معظمهم كتاب الوحي كان ي د ع و ن فيكتبون في على اي شيء كان و ا يكتبون على المتيسر ما كان ن ب ي يلزمهم شيء كان يكتبون على ما تيسر على ا ل أ ص ل في ق ا ع د ة ا ل ق ر آ ن ولقد ي ص ن ا ا ل ق ر آ ن للذكر وما يسرنا ت ي س ر ل كانوا يكتبون على اللخافي والحجاره الرقيقه والعسوب وساعه في النخل وهو عريض الجريد الذي ل ينبت عليه ا ل خ ش كل م ت ي س ر ي ل ك ت ا ب ك ا ن و يكتبون عليه و ك ا ن ي ك ت ب و ن على, على الرقاع وهي قطع من جلد أي أديم من أ و ورق أ و غيره وعلى أ ك ت الاكتاف ف ا ع ر ي ض ة ل أ تحت تحت ا ل أ ن ع ا ا م ل ت ي يمكن ي ك ت ب ه ا كان تستغل لهذا فتجعله م ي س ر ة ل ل ك ت ا ب ة لا ي وكانت يجلب جزيرة للذين يدرسون إلى العرب مسألة معروفة أماكن ا من ك ا ب ة وكانت ا ل ك ت ا ب ة في ج ز ي ر ة العرب ل ك ن ك ا ن ت م ح ص و ر ة في ق ل ة ل أ ن ا ل ذ ا ك ر ة ا ل ع ر ب ي ة كانت لا تحتاج إ ل ى يد تستعين بها في الاستحضار ذاكرة سيالة مستحضرة وقرأوا عاجبة الحفاظ مستحضرة شار العرب غريب في شيء يجمع و ا ا ل ق ص ي د ة فيقراها أ و ه من آ خ ر ل ل ح ظ ة سماعها عكسا ش يقراها دهن سيئة ا ا إنما يستعينوا بالكتاب الدهن لحاجة الأسباب ل و أو من هناك ضعيف أسباب أ خ ى شكى ل قلة ص ا ف ق ل س ت عكسا ي ي ي ن ن ب م و مثل استعن ي بيمينك لتستعن م ا ا ا ذ وضع و لك ل هذه أ د وهذه الجنود ل ي ب أ على مرادك إ ذ ا ت ح ص ل بك قليل وفي الحديث الصحيح قيدوا العلم بالكتاب اما ا ل أ ص ل فيه الحفظ بالدين لكن تقيده حتى لا يضيع و ا ل ث ق فيدري ان يقول هذا انه القيد. الانسان لا يجيء بالقيد قبل قبل مجيء ا ما يقيد حفظت ا ل آ ن وخشيت أ ن يضيع محفوظك فاتبته بالقيد إذن أساندة النبي هذا فيه اسمه الخطيب كتاب كتاب العلم رسالة صغيرة تقييد العلم وعرض كثيرة لإتبات هذا ألف سلم الحديث تقييد العلم المهم النبي صلى الله عليه وسلم تقييد بمجموعية خصوصا صغيرة صحة وعرض نشر ف ر غ ه م ومن أ و ل الحدث وبمجرد نزول النجم كان يدعى ليكتب ويعين ب ص ع ا ص الموضع كتبها فكان ا ل ق ر آ ن يرتب على نظم الكتاب كما هو、هنا. لا على نظم الفرقان وهذه م ر ح ل ة ثانيه كنا من مراحل ا ل ت ر س ي ل ت ن ز ي ل الفرقاني و ا ل ت ر ت م ه ي د لكتابة المصطحة ل جمع ي ا ل ن س ق جمع ا ل ق ر آ ن في عهد ي النبي صنع صنع في صدور الحفظة والنبي صلى ح ف ا والنبي ظ ة ل ص الله عليه وسلم نوه ب ح ف ظ ة م ت أ ل ق ي ن في ز م ا ن فقال خذوا ا ل ق ر آ ن عن فلان وفلان وفلان, وفلان وعد أ ر ب ع ة وليس هذا لحصر كما هو معروف عند اهل العلم ي ب من فوق العدد لوجود ن ل غيرهم ذكر عبد الله بن مسعود وسالم مولا ابي حذيفه و م ع ا د بن جبال وابي بن كعب ولكن معهم عليون وعثمان و أ ب و الدرداء و أ ب و ج ي د و أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي وهدم ن ا ل أ و ا ئ ل الذين حفظوا الوحي وغيرهم كثير والذين كتبوا في طبقه حفاظ الذهبي ص د ر و ا ب ط ب ق ة ا ل أ و ل ى هي طبقه حفاظ من ا ل ص ح ا ب ة في زمن النبي وانوهوا بهذه ا ل م ي ز ة من حفظ ا في زمانه إ ذ ا التسجيل الصوتي هو أ و ل من حفظ الوحي ا جمعنا ء على النحو الذين هو ذ ا ا ل ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا الجمع الصوتي هو الذي اعتمد في الجمع الكتابي ا ل أ و ل لنقل أ ا ل إ م ا م الملك على ماذا كانوا يكتبون قال على ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون ا ل ق ر آ ن في ا ل ص ل ا ة يسمعونه في البلاغ وكان ي في س م وسلم ع عليه و ن النبي ه يهدر و ا ب ا ل ص ل ا ة في الليل وكان ص ل ا ة الليل م ف ر و ض ة عليه وعلى من معه قبل فرض ا ل ص ل ا ة والوحي ينزل قوم الليل إ ل ا قليلا اتاني س و ر ة بعد نزولي اقرا باسم ك نون مززمين ل ا اقرأ ا ب ربك قم الليلة بهذا القرآن تهجدا فكان أي المحراب الليلي فرصة ل ت أ ك ي د النظم المتلو في القبعه هذا ا ب فإذا في قام تقرأون جملة السنن قال دخل رجل دخل و وقال يصل في يركعه في صدري قال إلى البقرة فقلت قال فقمت فشارع فشارعه في في حجم في في أهل عمران. فقلت حتى جنبه نصف عمران يركعه دخل في النساء بزوء معناها بيتم نمشيهم بخبير اذن هذا البقره عليهم مثل طلحه النظم من ا ل أ و ل م ح ف و ظ و ا ل أ ك ث ر من هذا على أ ن هذا النسخ كان محفوظا في زمن النبي حديثه حديثه ت ح ز ي ب ا ل ق ر آ ن ه و في سنن أ ب ي داود وفي م س ن ن ا ل إ م ا م أ ح م د و ا ل م س ل م بحديث أ و س ت ق ف ي والموعد يعني كان موعد لوفود هذا من, من ايام السيره ة ا ل ف ض من ايام البعوث ورسائل الملوك ورسائل الملوك وايام الوفود ن بعد ي صلصم فتح م ك ة ب د أ ت الوفود ب ع ي د ة تجيء اليه من لم يبق ر ي ا ت الواحد بعد الواحد تجيء وفود قبائل تعلن إ س ل ا م ه ا ب ا ل ج م ل ة والنبي صلى ع ل م ي أ خ ذ إ م ا م ا منها هذا آيانها ويعلمه ب ق م ه عشرين يوما أو ث ا ث ي ي ن و ا و ي ت ع ل م الصلاة ويعلمه ر إ س ل ا ويعلمه ل ي ويعلمه ه ذ ا حوال ا حصل لملك ل من م ر ج فيك في صفة ص ا النبي صنقال ة النبي الذين ويعلمه ا ر و ف ن ا ل ويعلمه في الوفود و أ خ ذ والنبي ص ل ج ه الله عليه ى ما س ب س ن ة ا ل ح ا ج ة ا ل س ن ة م قد و ابن ق ي م إلى هذا و غ ي ر ه ل ج س ب ه الشريف ي ي س مما به ا ل ذ ل ك خ ر ج ي ن بعضهم ي ن ظ ر على ا ل ن ا ح ل ي س بسننه إ م ا ا سنن ل ت ع بسنه د ي ل الحاجه السنه في الصغار م ط ل للكل مراهنما لمن للحاجة ت ق وغيرها ل الذي لا يقدر على على النوع ألوان في العجمات جسده سنة هذا بهذا هذا فاشتعينوا يقدر يقف تقوية في فيقول من من و كثير م خ ت ل ف ة فيه حديث التحزيب ماذا فيه يقول أ و ا س ت ق ف ي وهو ر أ ي س غرفه ف ا جئنا ل ن ب ي صلى الله ع ل ي ه وسلم أ ب ط ا عنا مخرج مخرج تأخر قليلا فالمخرج اعتذر قال ا ط ر ى علي حزبي تذكرت ج ز ء من ا ل ق ر آ ن كنت أ ق ر ا ب ه فرجعت لتلاوته فتسال ا ل ص ح ا ب ة يعني هو يلا البداية النبشان هو الله تصالب فقال السابق كيف كنتم تحزبون القران آ ن كيف كنتم تحزبون اي تجزئون ه الحزب هو الجزء, الجزء الاصطلاحي هو جزء الجزء الاصطلاحي نصفه هذا جزء من ا ل ق ر آ ن في ح ز ب ه نصفه جزء كيف كنتم تحزبون هذه نسلة حزلة ا ل ق ر آ ن وهذا العنوان و ت ر ج م ه ل ب و داود عليه باب كيف يحزب كيف القرآن أو ت ح ز ب ا ل ق ر آ ن ا تذكر قال كنا لأنه لما ن ل اسمع ت ر أ ى علي فتذكرت حزبي تساءل ا ل ص ح ا ب ي ويالله ج ي ب و ا إ س ل ا م ويعرف انه قد حزب ب ي ت قال و ا كنا نحزب ا ل ق ر آ ن كنا ن ق ر أ ثلاث ة ص و ر ي ن وخمس ة ص و ر ي ن وسبع ة ص و ر ي ن وتسع ة ص و ر ي ن و إ ح د ى ع ش ر ة ص و ر ة وثلاثه ع ش ر ة ص و ر ة و ن خ ت م من ق ا ف و ن ق ر أ من قفه ا الختم شعال سبعه ة أحزال و م احزاب أ النبوءة ن ب ي ما كنت ي ق ر أ على حزبنا احنا ثلاثين ستين حزب هذه الستين حزب لها ق ص ة كما ستعلمونها في كتاب التبيان ل ا م ا م الداني رحمه وهو قلنا بصراحه من ه ؤ ل ا ل ص ح ا ب ة ا ق ر أ و ا في شعر فقسموه على ثلاثين ودك... شعر في يدك ف ي جزء ودكر ان الذكر ى يكون في البكرات والعشي فقسموه على اثنين م س أ ل ة مسألة فيها تخرجات مثل عندما كان يقسموا على هذا النوع مهما كانوا يحزبون على هذه الصوره ت د ي ئ ة ا ل ق ر آ ن لها ق ص ة في الابتداء وفي ا ل ا ن ت ح ا ء والمكمل كان يتم على غرار ا ل أ ص و ل على غرار ا ل أ ص و ل ما إ ذ ا لم يكن هناك أ ص ل ولا مات ا ل م ح ت د ف فلا يؤسسون أ ص ل ا ان ذا ابتداء لا يؤسسون اصلا وعندي شاهد ان اذكره قبل أ ن ن ك م ل معكم حديث ا ل ت ع ز ي م سيدنا عمر م ن خ ط ا ب رضي الله عنه جاء ب ب آ ي ت ي توبه ة لقد ل جاءكم ر س و فهو س ك م في ف وقت الجبل فهو ما درى اين موضعها من القران سمعها من نفسه وحفظها منه وما درى انها م ق ع ه ا من ت و ب ة فقال والله لو كانت ثلاث آ ي ايه ت يدا من ن أ في س ك م ع ز الشهر ايضا ف َ إ ِ ن ْ تولوا َ فقل َُْ حسبي َِْ الله َُّ لا َ إ ِ ل َٰ ه ِ ل َ ا هو ع َ ي ا ت َ وقلت ك هو ايه م قالوا كان ثلاثا لجعلتها صوره يتقياس على ان اقل صوره فيها ثلاث ايات لا تبنى عن الاصول فسمعه ابي وكان احفظا منه هذا أبي اول قراء المدينه ويجله قبل زيد بن كتابه كان يقرا ا ل ق ر آ ن وكان يقول له أ ق د ا م ك من ع ا ي ق ر أ عليك ي ع ن ي تخذك ا ل ه ان اسمعك ل أ ن السماء من الشيخ أ ق و ى وسائل التحمل منه أ ج ل من العرض عليه من أ ن تسمعه أ ن ت ولكن ج ت م ع كان كمال إن أمني البينات الله عليك أقرأ سورة قال سيدنا ابي او سماني سماني لك قال نعم بلى فبكى سيدنا أ ب ي لانه يعلم أ ن الله إ ذ ا ذكره في هذا الموضع كان مع الذكر ما معه من أ ل ط ا ف ه وعباده فقال, فقال, فقال, فقال ابي والله ل ق د وقفت على هذه الايه كنا, كنا نكتب وكان ا ل ك ت ب يكتب و الوحي ب ن يسوع فوصلوا إ ل ى قول الله صرف الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ب أ ن ه م ق و م لا يفقهون فظنوا أ ن ه ا ختمت توبه ة فقالوا ب والله لقد زدت آيتيني بين يدي رسول الله م ع ن زادني قال ر أ ت بن في الآيات أو فيه إلا ه في الآيات وفي هذا حنجر وتمام ا ل أ غ ل ب ي معنى كلامه يشبه أ ن يكون ك ت و ق ي ف انه إ ج م ا ع ملزم هذا واجماع ح د و إ على ما هو كالتوقف فلا يعني يشغب ع ن ي ي أ ح د بمثل ما يشغب به ا ل م ط ل و ن عن كتاب الله وسننه سيدنا ابن الزبير الغرناصي في كتابه ا ل ب ر ا ن في ترتيب صور ا ل ق ر آ ن و شرح هذه الايه ج هذه ل ل العدد فقال ثلاثة البقرة وآل والنسا الخمسة السبعة والتسعة والثلاثة ث ث ا عمران وارتب بعدها بعدها بعدها ة هذه ف المجموع ا م ن و أ ر ب ع و ن ص و ر ة ويبقى من الختم خمس وستون ص و ر ة من قاف و و ا ح د ا ل ف ا ت ح ة لانه ام الكتاب هذه ا لا حاجه ل ان تذكر لانها لا تذكر في الحزب لانها أ م الكتاب ف ي م ن ر ت كنا بسم الله الرحمن الرحيم في الابتتاب كانها البدع فحصل ا ل ق ر آ ن كان معلوم ا ح ز ا ب ه معروفه كنا نحزب كنا ن ق ر أ إ ذ ا ل ق ر آ ن جمع في زمن النبي على نفس النمط الذي كتب به هذه واحده ة مكتوب والقراء م ا حتى في هذه المواد ا ل م خ ت ل ف ة ولكن نجوما أ و على أ ن س ا ق مختلفه ة ما؟ ما ما؟ مجموعة في مادة واحدة ما ما موضع من أنا ولا واحد ولا من كاتب واحد ولكن لست ل ك في في إذ كله مختلف المواد م خ ت ل ف ة و ا ل ك ت ب م خ ت ل ف و ن والموضع مختلف جي. جي مختلفة. لكن ا ل ق ر آ ن مقروء بالنساء عن ا ل ل كما قلت إ ذ ا حفظت ا ل م ش ا ع ل فلا داعي إ له ان يشوشها لها ا أن يعاد النظر في قضية الكتاب. بإعلان حوين أكثر ت ت و اما وأكثر سنداً ل ق ر م أ الحديث ا ل آ خ ر فهو حديث واتي له الذي يشهد الى ان ا ل ق ر آ ن كان منتهيا بنسبته من لنظم ترتيبه آ ي ا وصورا حديث واتي له وهذا صحيح أ ي ض ا في النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطيت مكان ت و ر ا ه السبع طوال ومكان الانجيل ا ل م ئ ي ن ومكان الزبور المثاني وفضلت بالمفصل. وهذه ف بالمفصل ض ل ت و ا ل أ ق س ا م في ا ل ق ر آ ن ا ل أ ر ب ع ة و ا ض ح ة عند ا ل ا ل ع ل س ب ع ة طوال م ع ر و ف ة إ ل ى حجوز ب ر ا ء ة عند من يصل و الانفال أ ل بها و م ئ ي صور التي على الحدين في المئة. تزيد على ي م مئة ئ ة تزيد ت على قليلة أو ر بها م ن قليلة, قليلة. وهي في الكم المئين وهي في و ا ل م ت ا ن ي وهي التي تجيء ث ا ن ي ة بعد ا ل م ئ ي ن ك أ ن ا ل م ئ ي ن ه افراد ف ر ا د ة وهذه ت ت ن ي ه ا فهي تجيء في تجيء مستحب م اي ن تكمل زوجها تزوج فردها وقيل ا لقتراه ا ة ق ر ا ر ه ا ل أ ن ا ل م ت ا ن ي تبدا أ من ت و ص ي من و م تواصيم إ ل ى المفصل يكتب قراءته مثل انه ل جاء وسطا ً لا من حيث الكم ولا م ن ه ف ك أ ن ه يعني دائما ً الحدود الوسطى تكون لي اكثر الناس وتناسب المعظم مثاني و ا ل م ف ص ل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم وقال سباقان ب يبدا ن لكم شافي على خلاف فيها المنقاف كما صرح حديث التحزيب أ م من الحجرات أ م من فوقها وهو ص و ر ة محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا خلافه في غير هذه الثلاثه نحن المغاربين يسيرون على القتال و ص ح ف ي المفصلي من القتال المنجلي والمعظم على أ ن ه من س و ر ة ا ق ا ف والطريف فيه أ ن ه كيف ما عاد ت ل ت ل ب س اذا كان فيه ذكر رسول الله صلى ا ل ل ن النبي فضل به ف س و ر ة محمد فيها اسمه و س و ر ة الحجرات فيها بيته والتنوي بمقامه واعلموا ان فيكم رسول الله و ص و ر ه قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف و ا ل ق ر آ ن المجيد ب ا ل ع ج ي ب و ن ج ا ء و ا منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب مجيء رجل إذن في صغره من ا ل ح ن ذ ا في ص غ ر ه دائما والالطف ب ا أ ل من هذا أ ن في طوالها حديث عن رسول الله وفي قصارها طواله إ ل ى ا ل ن ب ا أ و س ا ط ه ضوح ا ل ن ب ا قصاره للختم ف ح ف ظ ت فج و بالعلم هذا طواله طواله أوساطه وقصره إذن الأقسام تعالى المفصل إذن أختي من طوال المفصل ودو عندنا الملكي يجعلنا المفصل ليجعلنا للصلاة الطولة ويجعلنا للصلاة المتوسطة قصر ختم صلاة القصر ودو <تصفيق> حتى ي ر ي ح و الناس ل ي ن ا س م ع ن ب ي كان ي ق ر أ ب ا ل ب ق ر ة والعمران فيقرا أ و بها للناس فيعنتهم ي أ م ا م ه ا حديث يعني من ا م قوما ليخفف فان فيه و م ن أ ن ا مقام تخفيف ف ن ي اشياء أ خ ر ى حتى تعلم أ ن ه م يريدون ذلك ويرغبون فيه ومتفرغون وربما إ ذ ا كان من ش ر س يملك الزموك قال طور بنا مش إ ن س ا ن يتهيئ امام صافيه ويمشي للسنن كما ي ع ل م ه وكما ي ف ق ه أنت ن ومراعات يقول لي مقى الإمامة ل ا ا سنه ذ ا كبيره وهي س ن ة م ر ا ع ا ت الجماعه ب ش ر خ ا ل ل ه يخل بما يسقط الصلاه عن ص و ر ة إ ق ا م ت ه ا وهذا مضبوط عند الائمه يعني بزماني وضع م ق د وعند ا الأحناف ر ي وفي شيء كل أ ا مضبوط و ن د الشوفية مضبوط وضعوا هذا حتى يكون اختيار ا ل إ م ا م في التوالي المفصل ا ل ليس شيء هناك قرا النبي م غ ر قرأ ب يقول ل ا في المغرب ب ا ل أ ح ر ف قلت لك بالله عليك يعني زدني وهل كانت سنته ة ف س ك يعني ما يعلم ن ما أ ا ل ن فسكت جرع ر على ق ا ء الله أ ي داع ي جعله يخصها س ا ع ة ب ه ا بيدلوني أ ح في جيت عن في أقرأه ل ا قرأه ل ح هذه من فهم فهم ليس الوان ا ل هندة وتبدأ و أ ا ا ل س ط أ و س ا ضهارة ط ه ضحى ص و ر ة الضحى هي حد ا ل أ و س ا ط ثم من الضحى للناس قصاره و ا ا ص وكلها تنويم بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ودعاك سنلتد ما وما الحجرات وكذا والأوساط قال ضحى ربك ومن ت ن و ه ز ل ل ع يقولون ه عما ا ي ت س ء عن ا ن العظيم من عليه كان غيب القيامة الكتاب كان على ما هم فيه مختلفون من هم سحر ومن, شعر ومن يقول شعر و مكذبون ن يقول م مختلفون يطلقون ت اختلاف في ا ل ق ر آ ن على التناقض في القول الذي لا يقارب الحق لا ج ز ء ولا كله إنكم لا قولين مختلفة وتناقض. والذين ت ن ق ض و ا اختلفوا في الكتاب لا في شقاق والضحى والليل إ ل ى الختم قل يا محمد الخطاب م ب ا ش ر له الله قل في نسب ربك في ح ق ي ق ت الله أ ح د الله ا ص م د لا يحوجني إ ل ى أ ح د أعوذ ت ع و د تحصن و ا ل ا ت ج ا ه ولا يكون من الله إ ل ا ك ر ا م ة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل دفاعا عن سيدنا رسول الله في وجه الذين أ ر ا د و ا إ ذ ا يتهوا بسحرهم واليهودي فختم ا ل ق ر آ ن بما طلب الابتداء به احنا يشار إ ل ى أ ن صاحبه معوذ بالله و ح ص ن بجلاله بدءا وختاما في ن ص ل ن ا ج ح صور الجمع جمع ا ل ق ر آ ن في زمن النبي ع ل ما تيسر من مواد ك ت ا ب ة ه ذ ا لم تنتصروا شان الحفظ ح ف ظ وكتب ب إ ذ ن من النبي وبين يديه وكان يعين لهم مواضيع ع ا ل آ ة يقول لهم ض و الايه هذه فيه ق و ل و يقول ضعوا ويقول ضعوا سورة ويته خصوص والحديث أمي أحمد فأمرني لهم مستد إمام فكيفة يعين حيث الآية في جبريل في ترتيب جبريل آية أضع العدل كان نزل أن النحل كذا الله هذه هذه آخر سورة جبريل وسط سورة لأنها بقي ا ل ق ر آ ن محفوظ في الصدور و ا ل ص ح ا ب ة يحفظونه وهم اصحاب قيام اليه وتهجد به وكانوا يمعنون التدبر و فيه ل م ط ل و ب ي ة التدبر ويتقربون الى الله كما طلبهم سباق الناس اول المتدبرين و أ و ل التالين و ص ح ا ب رسول الله من بعده فكان ا ل ق ر آ ن محفوظا بهذه الاموال الاعتناء حتى كان السبب في عهد الصديق في أ و ا ئ ل خلافته حين قاتل مشيري بن كرذان في موقعه ا ل ي م ا م ة في قريته ا ل ي م ا م ة هو ي م ا م ي بني ح ن ي ف ة وحصل أ ن قتل في الابتداء قبل قراء ب ل ل أن ن يجي ا ص من ل ل جل وعلا ه ا ق ر ك ث ي ر كتر قيل سبعين وقيل س ب ع م ئ ة ولن تستبعدوا هذا لكثره ما رغبنا ا ش خ ا في حفظ ا ل ق ر آ ن وما رتب ا ل ي ل أ ه من ا ل ا س ل ه عنه إ ن ي خشيت أ ن يضيع من ا ل ق ر آ ن شيء إ ذ ا س ت ح ر شوف مجيدا لم تحصل ح ا ج ة م ع ي ن ة وقتها نجوش ماذا بالجمع ا ل ا ح ت ي ا ط ي ج م ع الكتابي ل أ و ل ا ل ا ح ت ي ا ط ي غير الجمع جمع المكتوب المكتوب هو كان كتب القرآن、بفرق. لكن كتب هو بفرق جمع المكتوب بتوحيد م ا د ة المكتوب عليه ورقا لا مختلفات وجمع آ ي ه في صوره في مكان واحد و ا ل ز ي ا د ة في التوثيق المحفوظ بالمكتوب استتاق للمحفوظ بالمكتوب بشهاده ا ل م ك ت و ب ب اثنين مع كل كاتب كما هو منهجه سيدنا زيد ما هو واضح عندكم هنا هذه ا ل أ ش ي ا ء كلها احتياطات ما أ ح د محتاج إ ل ى مصحف ل ي قربه و ل ل ن ا ب ب ح ا ج ة إ ل ى مكتوبي ل ي ق ر أ و ه من الكتاب ق ل ق ل عمر رضي الله استمر ل ل ه عنه ي ح ر ي ت س ووصل وكان في كل م و ق ع ا ت يموت مثل هذا العدد ف أ ن ا أ خ ش ى ان يضيع القران بضياع حفظته لكن لما تحقق مقصد عرف ان هذه الوسائل د خ لا على ا ب تدخل ا إذا كانت مقاصد في شرعية مقاصد شرعية على الابتداع اذا و كانت في مقاصد شرعيه ف ل فلا يلزمك أ ح د ب أ ن تختار هذه او تلك ا ط م أ ن الصديق إ ل ى م د ى ا م ر إ ل ي ه فمدى فكر فكر ان يدعوها ح د الحفاظه الذين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم مؤهلات هذا العمل واسناد ا ل أ م ر إ ل ى مؤهل له حتى شيء علمنا الشرع ا ي ا فهؤلاء اصحاب النبي وتلامدته أعلم أ ص ح ا ب مدرسته ظلال شجره ا غلات هذه الشجره ج ن ي على خزين الارض اني حفيظ عليهم الحفظ ا م ا ن ة والعلم تخصص أ ي واحد يتوضعه في شيء تريد أ ن تضعه في مهمه شوف ديانته وشوف كفاءته انظري ل ه ديانتي وكفاءتي إ ل ى نزاهته ونباهته وهذا يتوفر في الرجل استدعى زيد بن ثابت ثاني قراء ا ل م د ي ن ة بعد أ ب ي بن ك ع ب وكان لا يزال شابا قويا هذا العمل ليس باليسير و ق ا ل له إ ن ك شاب عاقل لا نتهمك في دين كنت تكتب نوحيه لرسول الله ص ل الله ع ي ه وسلم خ م ن ا ن على اختيار النبي له ك ا ت ب إ ض ا ف ة إ ل ى ك و ن ي حافظ ف ت ت ب ع ا ل ق ر آ ن فيما ك ت و ب ة يعني في كتب لتشبعها م ما ع راجعه هذا هو إيضا ن ف س ما ا مصدق نطمئن مثلا إلا اختار المنهج هو أ ن يتتبع هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ك ت و ب ة من ا ل ق ر آ ن ب ص ر ط أ ن ي ش ه د ه على كتابتها الثاني لا على مجرد حفظها ل أ ن ه لو أ ر ا د أ ن يقول اكتب ا ل ق ر آ ن لنا من حفظك أ ح ا ل ه على حفظه ل يريدون هذا يريدون جمعه في المكتوب بين يدي رسول الله هذا التوتق غير في、التوتيق. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ر و ا ي ة وزيد يقفان بباب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاءهم أ ح د بشيء قوله اشي بشاهد اخر معك اشهاد بان هذا المكتوب كتب بين يدي ر س ء ل فقد بانه محفوظ انه ليس بحاجه الى ان يحفظ و ل س معه ا شاهد آ خ ر أ ي م ك ت و ب ة لم يكتبها و ه و يعلمها سيدنا م ض ي ع ه ا وادك لان ا ل ق ز ي ة كتابة يعني جمع في الكتاب قال له معك شاهد شا... خزيمة. أبو خزيمه بن تابت حتى جاء من يشهد ل خ ز ي م ة بانه أ ن ل عليه وسلم شاهدتك بشهاده رجليه بآية الرجمي الشيخ وعندما ش ي خ ة ويدا الزنايا ا ل ب تتوهم ي ل م يجي ف شيء ن اللونة من الواني هذه كما تعين جاء فيها بانها خ ي م من ة فعدت د وعدت كما معروف م هو حفظت شادي ل ن نسخت اسمها وبقي حكمها إ ذ ا كان المنهج صارما وكانما غ ا ي ة ما فعله سيدنا الجيد أ ن وحد المكتوبه عليه في ا ل و ص صار ف خافوا ة المادة كان ورقا اللي ا يبقى لم ل ع س ا وكانها صار ت م م ج ورقا ع ة المادة وحد وما خلسهم ف وجمعها في مكه فصارت صحفا بعضها إ ل ى بعض وضم ا ل آ ي ه على نسقها المكتوب هنا عني لذلك قال والله لو كلفوني نقلها جبلين لكان اهون عليه من هذه ا ل ب ا ع إذن استوثق للمحفوظ بالمكتوب ووضعها كما كتبت م ر ت ب ة ا ل آ ي ه داخل صورها ووحد م ا ل و ر ق المكتوب عليه وجمع من غير أ ن ينظر إ ل ى ترتيب الصور فيما بينها ترتيب تهائلة دفتين الصور الأي غاية يكن يجمع داخل لماذا؟ هذا الصحف فلذلك لم يكن هذا مصحف بين دفتين. إذن لم مصحف من فجمع من هذا ا ل ق ر آ ن بين دفتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ي جمعه ي في مجلدي الصحيح القرآن حياة على في أحمد م ج في الصحف الصدق الصدق كان فيه صحف وليس مصحف مصحف ي ز ا د عليه ت ت م ة ترتيب ا ل س و ا ر ودي مصطلح مصحف ومصاحف مع الجمع الثالث الذي كان في زمن دين نوره والذي كان داعيته وباعته غير الداعيه ا ل أ و ل ى كان باعيته ليس الخوف من ضياع بعض ا ل ق ر آ ن اذ استمر لقتله في القره ولم د م يحصل لم يحصل أ ن قتل القره من بهزه قعتنا ا ل م ا كما فعل ذلك م لله الحمد جابي و هذا ن ي لله ثم ل م م ت أ و د ع ه ا عند الفاروق لي قد, قد يحتاج الناس الى هذا ليس م ص د ر ل ل أ خ ذ ل أ ن العمده في ا ل ق ر آ ن ا ل ر و ا ي ة ا ل س ب ا ح وهذه أ ش ي ا ء ت ج ي د دائما قلنا أ ص و ل ت و ا ن ي للاحتراس هذا الذي فعلنا ثم ل م م ت عمر كانت وصيته في, في م خلف ابنته حفصها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فترك عندها مصحفه من ج م ل ة ما خلف به من م ي ر ا ت ه جاء عثمان رضي الله عنه فحدثت حادثه ما سمي بخلاف القراء الشاميين والعراقيين في مغازي اذربيجان ي وارمينيا صاحب صاحب ل ع أهل بجان فانتهى إ ل ى علمي واسمعه خلاف بنوى ي ا ل ق ر ا ء الشامين و ا ل ع ر ا ق ي ن في حروف ا ل ق ر آ ن يقول هذا قراءتي خير من قراءتك أ و لم لست هذه ا ل ق ر ا ء ة التي أ ق ر أ بها النبي صلى الله عليه وسلم كلن اجعل قراءته هي ا ل أ ص ل وين في قراءه ا ل ب خ ر ه اذا البعث هنا ليس الخوف من ضياع ا ل ق ر آ ن و إ ن م ا الخوف الاختلاف فيه الذي يجعل بعض ا ل أ م ه لعن و ا بعضهم في الكتاب بسبب الكتاب وفي الكتاب لا في شقاق بعيد لا. فخف من الفتح وشأن ا ليجيء ف ت ح ل إ ل ى ا ل خ ل ي ف ة ليقول له ادرك الناس أ ب د ا فكان د ا ي م ا يحسن بان المساله صبح ظ ا ه ر ة و إ ن م ا كان ا ل أ م ة ل ا ذاكره احتراسيه عند بوادر الشر كانت تدفعها والسر بوادر خير بوادر كما يوقع كما فكانوا س ي ت ر كل مسائل حتى تشتدوا حتى ت ش يعالجوا ك ن و ا ا ي ع ا ل أ م ر عند بوادره والعلاج عند ا ل ب ا د ر ة يحسموا ي المسائل ظهور ب د ا ي ة الشرق قال د ر ك الناس لا يختلفون في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى و ا خ ص ع ل ى القصص ف و ل ه ما ل ذ ي يلهم قلب ما الذي حصل في جميع ا ل ق ر آ ن ا ل أ و ل عرف ان زيد لا يزال على قيد ا ل ح ي ا ة والصحف لا تزال عند حفصه ل ه ن الماده موجوده التي ينبغي اعتمادها ه ا التكميل لأن الأمر هنا مكان والغرض ينبغي لأن تعليه واعتمادها أسعى السابق الصحف منها نشرها لقطع الصحف يراد لقراءات أخرى خ ف ب د أ فعل س ن ة النورين وصل إ ل ى حفصانه ت ب ع ش وفعلا بعثت اليه تنقفوش أنا عندها بغض م س الجزئي أنا ل ي بعدت استدعى ا الصحف زيد صاحب الكتب الاولاد من الجمال فجعله رئيسا ل ل ج ن ة على منهم أ ك ب ر و ا منه رئيس مدني أ ن ص ا ر ي على ثلاث قرشيين ا و القرشيين عبد الله بن الزبير و م د ر ك م ا ه تعرفون انه في ا ل إ م ا ر ة هم ش ا و ا و و ابن الزبير كلهم كانوا والتاني وكلهم كانوا مهاره والثاني عبد الرحمن بن الحارث والثالث سعيد بن العاص وكلهم كانوا مشهورين بشيعيه حفظ الكتاب والمهاره من معروفين بالمهاره بالكتابه ممن كانوا مهاره في ا ل ك ت ا ب تقول الحافظ وكتابتهم ا ل م ص ح ف عن ن ح و الذي انتهى إ ل ي ن ا يدل على م ه ا ر ة ف ا ئ ق ة في رسمه ك أ ن ه ا تنزيل من التنزيل هذه مثالة علم رسمي المن من تعرفوا لدارس خلاف أخطاه يقول الناس طلع المصحف وقال روايات ستقيم وسيعرفوا بعد فيه بخصوصه ويروي العرب بألسنية أرافي حين إلى وترضى نظمه ب ع ق ل ة أ ط ر ا ب القصائد في أسن اسم ل م ق ا ص د المقاصد اشتغلت ا ل ل ج ن ة وضعت ا ل ص ح ف ة هي ا ل أ ا س ا ت ماذا فعلت كان اشتغالها منحصر في التالي هذا م ن ت ه ي ا ل ه تحريف ا ل م س ا ل ت ضبط كم الكلمات ونظم ا ل كمها ل ونظمها ك ي ف ي ة كمها ونظمها وبقي, وبقي المفتوح هو كيفيات ا ل أ د ا ء و ا ل إ ق ر ا ء ل أ ن مرجعها ا ل س م ع كليا لاننا اردنا ان نحسم ماذا نفعل ك ي ن ج ا ن ب الذي يمكن أن حشمه هو ولكن هناك ص و ر ة أ خ ر ى اسمها الخلع والحفت كم صور كم ا ل آ ي ه داخل الصور كم الكلمات الكم والنظم حصر لكن تم تجريد المصحفي مما يمكن أ ن يقيده كلا من احتمال وجوه ا ل أ د ا ء التي انتهت ب ا ل إ ق ر ب ق ي مفتح كانهم م ف ت و ح في ج ه ة وحصر من جهتين الكم والنظم وفهموا توجزه في يمكن أشياء تحتاج لي إلى طبال لا شيء أن قد يقول قائل ولم يكون العرب و ص ح ا ب ه نقصين ولا شكلين وهذه ا لو عرفوها لشكلوا وحسموا وحملوا الناس على حتى على ا ل أ د ا ء الواحد أ ن ا ذ ي م س ا ل لا أ س ل م و ا بها وان د ع ه ا كثير ممن كتبوا في رسم المصحف وراسهم العراقي المعروف غانم ق د و لي وغيره والدليل حتى ا ل ذ ي ن قالوا هذا قالوا كانوا يعرفون أ ص و ل النقط والشكل والدليل عليه أ ن أ ص و ل ا ل إ ع ر ا ب رفعا وارسم استخرجت ا من الحروف لا من مستقلين ف ي ا ل ف ت ح ة بعض ا ل أ ل ف و ا ل ض م ة ص و ر ة الواو الصغرى مطموسه العين والياء ه هي الياء مقطوعه الدين وأن هي منها والدرمه الحين رسموا علماء و أ ر ا د و ا رفعها قالوا يا م ض م و م ة إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء ولماذا كتبوها ما كتبوا لم يعرفوا كتابه الهمزه ما كتبوا السماء والماء وفي مقام الرفع فلماذا خالفوا في هذا الوضع قالوا ل أ ن الفاعله هنا ت أ خ ر عن المفعول و ا ل م س أ ل ة فيها تدبر إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء ولذلك أ خ ت ه ا نفس الصوره كتبت بها أ و ل م يكن لهم آ ي ه ان يعلمه هذا علم المتقدم علماء بني ك ت اسرائيل لا تعجل ب ا ل ق ر آ ن من قبل ان ن ق ض ه اليك وحده ن ق ط ة ا ل ا م ا ل ة ونقط ا ل المدوار والمطوال والحديث عن الدؤلي ا والحديث عن ح ي ى بن يعمور والحديث عن خليل نحو الفراعنه كلها تقول أ ظ ه ر و ه ا ونصروها وكملوا ا ل ص و ر ة كما تقول أ و ل من تحدث عن أ ص و ل ا ل ع ر ب ي ة لم يكنس يتكلمون عن أ ص و ل ا ل ع ر ب ي ة لكن ت ي ت هذه بهذا الاصطلاح ووضعها ع ل هذا النحو هذا ينسب للذي أ ت م الفن و ج م ع ه ف إ ذ ل ك الشاطبي رحمه الله يقول في كتابه المصحف ي زمن الصديق في زمن عثمان رضي الله فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه نقط ولا شكل فيحتجرا وتعرف ر خ ص ة ا ل أ ح ر ف لا يريد ان يحجر ولكن يريد ان يعصي الناس من ا ل ف ت ن ة فكيف يتصرف هل يلغي ا ل ر خ ص ة كليا أ م يلغيها فيما هو يفتح باب الفتنه او يلغي ا ل ر خ ص ة حين تنقلب إ ل ى ضد مقاصدها تكون للتخفيف ف إ ذ ا صارت للتعسير وشوشت على ا ل أ ص و ل ج ا ز لك أ ن ت ل غ ي أ ص ل ا ولكن هو لم يريد وهذا من م ر ا ع ت ه ووراعته رضي الله عنه ولذلك قال فيه علي و د لا د ك ت ت ه ا ق ا ل عثمان ل لا ي تتهم ع ا فوالله لو وليت من أ م ر المصاحف ما ولي لفعلت الذي فعل ما غرض ومنه غرض يشوش ا لا ب ع عليه ض ق ل فيها فيه اسماء الملوك من بني اميه شالها ا ل ق ر آ ن يشتغل باسماء الملوك ر هذا من ص ن ع ا ل ق ر آ ن يكشف عن الغيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضح و ا حتى المنافقين وكانوا بين يديه, يديه سنة القرآن للعصول لا. لا هذه تضع العقول أدري أصحاب غريبة غريب لشي كتب ا ل إ م ا م مكنه ي م بطالب القيس الناصي غ ر بحثا طريفا في قصه ت الجمع ودعم الأوائل قبل ا ل إ م ا م الداني ومدرسته في ا ل ق ر ا ء ة لها خصوصياتها واستقلالها في كثير من الاصل حتى إنه يعني كانت بعضها وفي الرائع عادها عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شدد في بعض مذاهب شدد في الاداء مذاهب ش د في ل أ د ا ت و ق ل ويقول ايضا في م ذ ه ب الذين سبقوك عمار و إ خ ف ا ء ه فصل أ ب ا ه وعاتنا وكم من فتن كالمهدوي فيه أ ع م ل ندعى إ ل ي ه ونصر بدأ بإخفاء ا ل ت ع و د لنوم ا ل ل للتشاء ل ق ب ي ي و ن و ليس ق ر آ ن ا حتى يتميز ب ا ل إ خ ف ا ء عن نص الكتاب حال الزهر لو كتاب اسمه الإبانة القراءة له عن أوجه القراءة و أ ص و ل ل ا د ي اصول الديانه ع ق ا ئ و ف ه أصول ل ل للكتابة ل أ و ا ق ر آ ي والغير وللحروف اجتمع يقول هو بشانا ل ك ت ا ب ة المصحف في زمن عثمان اثني عشر الف من الناس يعني قال كان مسجد رسول الله مفتوحا م ا ك ا ن تكتب ت ه في السر وكان إ ل ى عهد ق ر ي ب والمصحف المدني ه مصحف ل ليس عهد القريب منه س ا ر ي ة تسمى ب ا س ط و ا ن ة المصحف ا ل آ ن ا ل أ س ط و ا ن ة ا ل ل ي بقيت م ع ر و ف ة ث ل ا ث ة أ س ط و ا ن ة السرير قسطوانة المضمخ هذه ل اسطوانه ة قسطوانة الجدع أستوانة الجدع التي دفنا ي ف المضمخ ا ج د ع الذي كان النبي ص يخطب عليه النبي بعد فالمحنة من صعصم ه في فدفنا في السكن س وكانت تضمخ بمعنى تطيب وكانت اسطوانه ه ة تضميخ أو من لازلت تجمع من شيء عزيز أو ولكن القبيل لا يعرف الناس يعرف المصحف و قصتها ن من تتبع عمرها من الأتاري النبوية. واسمه الأتاري النبويات استوانة معهودة معروفة شوية وكانت المصحف. فيها كان منصور المصحف الذي كتب ا ل ن س خ ة ا ل م د ن ي ة التي بقيت ما يسمى ب م ص ح ف المدني لان ن ن ا المصاحف ك م هي عددها س ت ة أ ر ب ع ة خ م س ة س ت ة سبعه ن ه ا ي ت ه و ق ل ثماني يقول الشاطئ رحمه الله في العقل اكتب وسار نسخ ن منها مع المدن ي كوف, كوف وشام وبصر ت م ل أ البصر وقيل م ك ة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها ق ط و ر ة ضاعت يعني تضوعت يعني عطرت ا ل أ ج وصار ا كما المعلقين على حين ظهرت في اللول. قال المعلقين النسخ الأول قالوا ب بعض وضعت بعض يضع على ظهرت مشكلة م حين في أن هذه ح ف ل ة فقالوا فقالوا في فيقولوا في الأساند المكي المكي وفي آه. آه. تضوع تنتهي من صحي منتنا مصحف في نسخ منها مع المدن ي كوف وشام وبصر تملا البصر وقيل أ ي نقل وليس هذا التضعيف وقيل م ك ة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطور قطور هي عود البخور الذي ي ج م ر ه ولكن أ ص و ل ه ا أ ر ب ع ه في المدني ث ل ا ث ة م د ن ي أ و ل ثاني والمدني الخاص الذي ا س ت م ق ا ه عثمان لنفسه وقيل هذا الذي كان ي ق ر أ به في الليل وقال ح ي ن ت ل غ د ر يعني أجد أتاروا د م في صورة ان ل ج م لا أعلاق لي بعض ي في في وقيل ك كوم صورة النجم وقيل إن ب أ ه ل العلم من القراء وقف على النسخه وفيها أ اثر الدم وشرست ص ي ب في م ق د م ة ا ل ع ق ي ل ة إ ل ى هذه القصيه ة نعم ذ ه كلها المصاحف إمام تسمى أ ي كلها أ ئ م ة كلها نصيبه للاقتداء فلا يقال م ص ح ف المصحف إ ا عثمان لا ا م م يعني ل الامام إ م أي ل ص ح ف اي ل م وإنما ق ت د به المصحف ا المقتدى ع ث ا عثمان الخاص ن ي ة أو أدى و مصحف به ل المصحف الخاص ليس إن ن هذا م س خ ا منها وإنما كتبه هو ب ي ي ا س به فلم يحظ ى ب ع ن ا ي ة كندا وليس فيه خلف الا يمكن في نوع الرسم فقط ككتابه يهيئ يهي ب أ ل ف وهذا شيء إ ن شاء الله ينتهي ب أ ل ف بدلها بدلها ربما أ ش ك ا ل إ م ل ا ئ ي ة في خصوص ك ت ا ب ة الهمز وغيرها ل م ص ا ح ف ا ل أ ر ب ع ة أ و ا ل خ م س ة أ و ا ل س ت ة أ و ا ل س ب ع ة نسخون عن بعضها تسمى تبعوا نسخ ولكن لقضية في بعضها خلف في الكم يسير يؤكد ا ل أ ص ل في حصر الكم هذا معروف بوب له الداني في كتاب المقنع باب ه م اختلف في مصاحف ا ل أ م ص ا ر ب ا ل ز ي ا د ة والنقص كهو تحتها تحتها والواو وسارع بدل سارع ومن سارع الأنهار بدل بدل تح تجريت حصر هذا الكم اليسير هذا هذا الكم أ وقال ج جهة د أريد في مساحف التي بعينها ترسل الخاصة إلى أن عمي لي ما قال لي شيئين أ و ل ا أ ن ا ل ق ر ا ء ة سبقت إ ل ى هذه ا ل أ ق ط ا ر الكتاب فلا بد من رعايتها و إ ل ا كانت هذه ا ل ل ج ن ة ق ا ص ر ة عن فهم القراءه التي ارسل بها الامصار ل هذه هذه لتكون مرجع عند الاختلاف عند مرجع مرجع عند الاختيار ل ن ه ي خ ت ل ف ن ا مع المرجع هو ا ل إ س ن ا ن ولكن ه ؤ ل اجماعتهم ء الناس اللي هم إ و حاصل بهم انظر و ت ا ن ي ا ل أ ن مع كل مصحف ي ن ب ع ت عثمان قارئا من ا ل ص ح ا ب ة فارسلها ا ل ل ه بن مسعود مع مصحف ا ل ك و ف ة وارسلها ابو ا ل د ر د ا ء مع مصحف الشامل وهكذا صنع في المصحف المكي ب ا ع ت مع كل قارئه وهذا نص عليه ا ل إ م ا م الجعبري في جميلته ع ن العقيله و أ ط و ل شرحين و أ ج ل ه ع ل ا ل ع ق ي ل ة إ ذ ا كل احتياطات الحسم قام بها ا ل خ ل ي ف ة الراشد فالاعتراض لا جزئي ولا كلي اللهم ج ز وبسبب هذا حفظ ا ل ق ر آ ن واليهم الناس وما كان ك ر ا م ة لصاحب النبي كان ك ابنا ن ا ل ل م ع ج ز ة ا ل ك ر ا م ة بنت ا ل م ع ج ز ة كان م ع ج ز ة للنبي في الكرامات بنات للمعجزات ل أ ن ه ا شواهد على ص ح ة ا ل أ ص ل ه ذ ا مدد ل ك ر ا م ة مدد لتصحيح السند لتقويته فاذا لم يكونوا هكذا موفقين فمن يكون الموفق إ ذ ا قلنا كتبت حصر الكم إ ل ى النازر فخصت به م ص ح ف معينه لموافقه ا ل ق ر ا ء ة فزيدا من في صور م ع ي ن ة في م ص ح ف المكي فلذلك حين ترجع إ ل ى م ص ح ف ا ل م ك ي ا ت ا ل أ ص و ل تجد فيها من ز ا ئ د ة وفي مصاحف ا ل ك و ف ة تزيد هو في س و ر ة ا ل ح د ي ث ز ا ئ د ة والله هو الغني وفي مصاحف ا ل م د ي ن ة ليست هو ل ا الكلمات م ع د و د ة و م ح ص و ر ة ومن شان ا ر ج ع إ ل ى فيرجع إ ل ى الكلمات التي اختلفت بها المصاحف في كتاب المقنع هو م ط م و ع وننشر وبقي المصحف مفتوحا على الاحتمال تماما تأكيدا المصحف الاحتمال لماذا؟ أن الأصل في الرواية في السماو إذن ا ل ص ح ا ب ة كما كتبوا على ما سمعوا ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن على ما علموا ولم ولا يعقل ابدا لمن عرفهم ا عرف ا ل ش ب ي ل ه م ان يغيروا ما سمعوا أ و أ ن لا يسمعوا كلهم عن النبي شيئا في ذلك وهذا أ م ر القران آ ن لما ك يكتبوا حديداً يسمعوا تستمع أبداً هذا لا كلهم و ا ل س ب ع ا ت أ ك ث ر أ ن يسمعه فلا يفعله لا يمكن ابدا لا يمكن ا د ا اذن بقي ا ل ق ر آ ن مفتوحا على جهه ة ج ة التي م ح ت م ل ة لصياغ الاداء ولذلك سيجدون من بعد أ ن ه صار من شرط ق ر آ ن ي ة ا ل ق ر آ ن شيء قراءه قراءه على ا موافقه المصحف ولو تقديرا, تقديراً, تقديراً, تقديراً شرط في تبوس القراءه بكونها قران اضافه الى ا س ت ق ا م ة وجهه في ا ل ع ر ب ي ة ولو من ج ه ة السند ذا ا ل أ ص ل و ل اذا إ تواتر فلا يمكن إ ل ا أ ن يلزم عنه هذا و ف ا ق من جهته ويفاقي الرسم و و ف ا ق ي ا ل ل غ ة من التواتر الذي ف يمكنه ان يكون هناك ف ل ه له عند ك ت ا ب ة المصاحف ج م ع التاليج ننتقل منه إ ن شاء الله الى, إلى فرع ا ل آ خ ر وهو فرع ا ل ح ف ظ ة والقراء وطبقته م وكيف وضعت ش ر ط و ل ا ل ق ر ا ء ة وتقسيم ا ل ق ر ا ء ة إ ل ى باعتبار اسنادها إ ل ى م ت و ا ت ر ة وغير م ت و ا ت ر ة و إ ل ى ش د ه و ظ ا ه ف ه و أ ح ا د ن ا كما ص ق س م ت لكم الايه ثم لنهي ان شاء الله بعلم ا ل أ د ا ء وما كتب فيه ونقتصر على فصل فصلين من علم ا ل أ د ا ء حتى نخفف السير ونهرول حيث بطن الوادي <تصفيق> أ و بين, بين, بين العمودين ا ل أ خ ض ر ي ن إ ن شاء الله حتى نصل إ ل ى إ ك م ا ل المحاور ا ل م ت ب ق ي ة اللهم اقسمنا بخشيتك ما تحرم بهنا و بنا معصيتك و من طاعتك ما تبلغنا ب جنتك و من اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا و امتنا اللهم باسماعنا و ب ص ا ر ن ا و ق و ن ا ب د ما ب ق ت ن ا واجعل و ا ر ث منا و جعفاننا على من ظلمنا و ص ن ى ع ل من ع ا د ن ا و لاجعل مصيبتنا في ذ ي ن ا و لاجعل الدنيا اكبر ه م ن ا و لا بلغ اهيمنا و لا غايه رغبتنا و لا الا لمصيرنا و لا صله عينا و لا يخفوك فينا و لا يرحمنا اللهم لا ت ك ن ن ا إ ل ى انفسنا فنهلك و لا ت ك ن ن ا إ ل ى غيرك فنظيع اللهم احسن عاقبتنا في ا ل أ م و ر كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب ا ل ا خ ر ة اللهم ل ا ت د عنا ذ ر م ن ا الا غفرته ولا همن الا فرجته ولا ح ا ج ة إلا ك رضا الا قضيتها ويسرتها فيسر أ م و ر ن ا وشح صدورنا يا سيدنا العالمين ربنا, يا ربنا الله وبارك الحمد رب وصل وسلم وعلى على أهل لله محمد